لأن الأمر انتهى إذا خرجت الروح إما الميت في جنة أو نار ولكن قبل خروج الروح نحن عند الميت لا نقول له قل ونكثر عليه وإنما يقول أحدنا لا إله إلا الله يسمع فإذا سمع قد يقول لا إله إلا الله فمن كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام احمد لقن لا اله الا الله وكان يقول لا لا هذا عجب لا اله الا الله وانت توز رأسك تقول لا ماذا يقول الناس فلما أفاق الامام احمد قيل له يا امام احمد ما صادق نحن نقول لك لا اله الا الله وانت تقول لا قال ما زال الشيطان معي في هذا الوقت وهو يقول لي ألست بربك فأقول له لا ولهذا على العبد أن يلظ على الله أن يلح على الله أن يسأل الله تعالى السباد والتوفيق ونحن عندما نلقن نلقن عندما يكون المر في حالة الاحتضار ولكن بعدما نضع على القبر اسمعوا السبا واسمعوا الكلام العجيب انتهى ووضع في القبر يأتي إنسان يا فلان ابن فلانة يأتيك ملكان أسودان أزرقان يقيمانك يقولان لك من ربك فإذا قال لك من ربك قل كذا وإذا يا جماعة الله ما يحتال عليه الله لا تخفى عليه خافية بعد خروج الروح لا ينفع إلا ما سبق أن عمل وأما أنه كذا وكذا وأنت في القبر لا وما كان النبي يلقن بعدما يموت الميت وإنما دعانا إلى أن نلقن اقرأوا على موتاكم سورة ياتين متى نقرأها نقرأها وهو في حالة الاحتبار وهو ميء وهو مهيء مريض نقرأ عليه نقرأ سورة ياتين يسمع لعله يتعظ لعله يتدبر لأن الله ذكر فيها الآخرة الجنة النار ما عد للمتقين ما عد للمجرمين في هذا الوقت عله يرعوي عله يعود إلى الله عله يتذكر فيموت على حسن الخاتمة ولكن بعدما مات انتهى الأمر أخذت الروح وصعد بها إلى الرب لأن الروح بعدما تخرج من الحلقوم يأخذها الملك ويصعد بها إلى الرب فتمر على السماوات السبع لا تمر على سماء إذا كانت الروح ذكية طاهرة طيبة إلا ولها رائحة ذكية الملائكة يقولون هذه روح طيبة لمن يقال لفلان بن فلان حتى يذهبوا بها إلى الرب جل وعلا وهو في عليائه الله جل وعلا فوق سبع سماوات الله تعالى فوق عرشي يذهبون بها إلى الرب الله جل وعلا ليس في الأرض الله جل وعلا ليس في الكعبة الله جل وعلا ليس في كل مكان وإنما الله تعالى العلي الأعلى المستوي على العرش البائم من الخلق الذي لا يخطى عليه شيء من ما يعمل عباده يذهبون بها يعرجون إليه يعرجون يذهبون إلى الرب وبأيديهم هذه الروح شقية تكون في صوفة نفنة لا يمر بها على سماء إلا وقدحت ونالت منها أهل تلك السماء فيأمر الله بأن تعاد إلى القبر وأن يكون في سجين وضعناه في القبر يا فلان ابن فلان اذكر يأتيك كذا فقل كذا انتهى الأمر انتهى الأمر وإلى لذا على العبد أن يحسن العمل هنا قبل أن تفيض الروح فأما إذا بلغت الحلقوم وانتهى كل شيء لا ينفع شيء نفسا إيمانها لم تكن من قبل قد آمنت أو كسبت في إيمانها عملت في خير هذا الذي يجب علينا أن نعتقد يا عباد الله إذا هذه مكرمة لعيسى ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان نخسه الشيطان فاستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه قال أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن قول الله تعالى قالت أم مريم إني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم الحديث الثاني كذلك الحديث الثالث كذلك الحديث الرابع كذلك وهو حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سياح المولود حين يقع يعني على الأرض نزغة من الشيطان نزغة من الشيطان يعني انتبه أنت من اليوم أنا معلن حرب عليك من يوم ما يولد وهو صغير لا يعقل لم يكلف لا يكلف إلا إذا بلغ الخامس عشر من العمر ولكننا نربيه ونهذب ونعلمه ليستمر على طاعة الله إذا بلغ الخامس عشر من العمر توجهت إليه التكاليف لا فرق بينه ومن بلغ المئين السبعين السمانين بمجرد ما تبلغ يا أخي اعقل وانتبه وعد إلى ربك ولا تلتفت الى ما يقال ارعب واسرح وامرح وافعل ما تفعل لا تفعل الجا الى الله الجن الله لا تدري هل الله جل وعلا قدر ان تبقى اربعين خمسين ستين ام لا فاذا ما بلغ الولد السابعه علمناه هذبناه لانه اصبح مميز دعوناه الى السلام امرناه بالصلاه بالصيام اذا بلغ العاشره ما صلى ضربناه جلدناه حتى لا ياتي وعمره الخامس 15 الا وقد استقام على امر الله لكن الحاله التي نحن عليها نسال الله ان يغيرها الى احسن حال وان يبدلها الى احسن الاوضاع اسمعوا لي واسلوبي قاسي ولكن والله لا اريد الا الخير والله ما ربينا أولادنا ولا اهتممنا بأهلنا وإنما تركنا الأمر فوضى وتركنا الحبل على الغارب وسيسألوننا يوم القيامة بين يدي الله لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاب الشداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون اسمحوا لي أن أقول هذا المثل وهذا مثل ليس بحسن فاقد الشيء لا يعطيه فاقد الشيء لا يعطيه أنا آتي إلى إنسان فقير ليس عنده شيء معه حبله يخرج كل يوم للعمل في السوق يجمع ما قدر الله تعالى له ليهيأ لأولاده طعام وشراب آتي إليه وأقول أقول له يا فلان أنت جاري لي ولا لنا في الجوار عشرين عام ولما كنت جارا لي وانا جار لك انا ارجوك تقرضني ثلاث ملايين ريال لاننا ما علمنا ما تعبدنا الله به ولاننا ما درسنا ما امرنا الله جل وعلا ان نعلمه وندركه، فكيف نؤطي الاولاد ونحن على هذا الحال وكيف نؤطي الزوجات ونحن على هذا الحال ما خصصت لنفسي ساعه في اليوم من 24 ساعه اجعلها لزياره مسجد في اي بلد من بلاد المسلمين وعلى حلقة اي عالم من علماء المسلمين او انني اخذ كرات اخذ كتاب في الحديث في الفقه في التوحيد في التفسير اذهب الى عالم صالح تقي اسمع منه حتى اعرف كيف اطيع الله كيف اعبد الله هل فعلنا ذلك والله أعلم وهو الموفق للصواب والهادي إلى سواء السبيل حديث أخير في فضل عيسى ذكره الإمام مسلم في هذا الباب وهو ما روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق وعيسى رأاه بعينين وهو متأكد انه سارق فقال له عيسى عليه السلام يا هذا سرقت انت سارق فقال السارق كلا والذي لا اله الا هو ابدا ما سرق نفى السرقة واقسم بالله الذي لا اله الا هو وعيسى قد راه وهو يختلس ويسرق يسرق فعيسى من تقوى وورعي وصلاحي وخشيتي لربي وتقديسه له جل وعلا قال للسارق امنت بالله وكذبت نفسي انت ما دمت حلب انتهى الامر وانا كذبت نفسي الذي نسبت اليك ليس واقعا ولا صحيح ومن هنا قال بعض اهل العلم ان القاضي لا يحكم بعلم القاضي لا السارق يشرب القاضي شارب الخمر يشرب لكن لا يحتج على السارق على شارب الخمر ويقيم عليه الحد لان القاضي نفسه رأى لا بل يطلب شاهد, شاهد شاهدين يستنكي يشم إذا شم القرائن تدل على أنه سرب أو أنه ثبت عليه باعتراض أو بشهادة فيقيم عليه الحد وأما إذا رال الحال والي القاضي الحاكم الحاكم لا يحكم بعلمه لما؟ لأن الحاكم ليس معصوم له هوى وقد يميل إلى جانب أو إلى آخر وقد يريد أن ينتقم فإذا فتح الباب للقضاة والولاة بأن كل قاضي يحكم بعلمه عند ذلك يفعل القاضي ما يشاء ويقول أنا رأيت ومن يكذب القاضي ولهذا جعل هذا الحد من باب العدالة القاضي لا يحكم بعلمه وإنما لابد من شهادة أو اعتراض فإذا وقع الشهادة أو اعتراض أقام الحد فصلى الله على نبينا محمد النبي الأمين. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا انتقل الإمام مسلم بعدما تكلم على فضائل عيسى إلى فضائل الخليل إبراهيم عليه السلام فقال باب من فضائل إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم الخليل إبراهيم ابو الانبياء العرب والعجم من بعد ما ظهر ابراهيم الخليل جميع الانبياء والرسل من نسل ابراهيم الخليل ابراهيم الخليل الجد الاكبر ابراهيم الخليل له اسماعيل وله اسحاق اسماعيل ابو العرب واسحاق ابو يعقوب يعقوب اسرائيل وذريه اسرائيل من بعد الى موسى عليه السلام فابو الانبياء الكبير ابراهيم صلى الله عليه وسلم خليل الله ابراهيم الخليل عليه السلام نشا وولد في بلاد كنعان بالعراق وتربى هنالك وابوه ازر على صح الأقوال ومن زعم بأن آزر ليس أبا لإبراهيم الخليل فقد افترى على الله وقد كذب قول الله لأن الله تعالى يقول إذ قال إبراهيم لأبيه آزر فالله قال لأبيه وسمى الله تعالى الأب آزر فبعض أهل الهوى يقول الله آثر عمه وأما أبو إبراهيم ما دخل النار وليس مشرك ولا كافر كيف يكون أبو إبراهيم وكيف يكون أبو, أبو لنبي أو ولد لنبي في النار هذا لا يعقل سبحان الله الجلة والنار بيد الله يفعل الله تعالى ما يشاء ويختار خلق الله تعالى خلقا وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي وخلق الله تعالى خلقا وقال هؤلاء للنار ولا ابالي فالامر امره آزر ابو ابراهيم وكان آزر يصنع الاصنام ينحت خشب اجاره يجعلها اصنام ويبيعها وكان يامر ابراهيم بان يبيع الاصنام وهو فتى صغير يأخذ إبراهيم الأصنام ويذهب إلى السوق وينادي عليها إبراهيم من يشتري ما لا ينفعه ويضره إلهام من الله كل من سبع من يشتري ما لا ينفعه ولا يضره لا لا مدام ما ينفعه ولا يضره لمن اشتري ويعلن لأبي يا لم تعبد الشيطان لما تعبد ما لا ينفعك ولا يضرك صراحة يقول لأبيه ذلك أنشاه الله تعالى نشأه خيرا ولما كبر وعقل وأرسل صلى الله عليه وسلم أنكر على ابيه وأنكر على قومه عبادة الأصنام واحتج عليهم بحجد ذكرها الله تعالى لنا في كتابه العزيز فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد أن يستدرج القوم لما رأهم يعبدون الأصنام الأرثام يعبدونها ما معنى يعبدونها هل معنى يعبدونها يعني يقولون انها تخلق وترزق لا ما يقولون هذا وانما يقولون لان الشرك انما بدأ من عهد نوح وبعث الله نوح الى قومه لانهم يعبدون ود وصواع ويغوث ويعوق ونز أصنام ماذا يقولون يقولون هذه صور للصالحين وهؤلاء الصالحون مقربون عند الله وما داموا مقربين عند الله نحن نستشفع بهؤلاء الصالحين ونتوسل لهم إليهم حتى يخبر الله عنا ويدخلنا الله جناته لأننا مذنبون هذا البلاء من هنا الموضوع كالحالة اليوم هذا ولي وهذا صالح وهذا وسد وهذا بلغ اليقين وهذا غوت وهذا بدل هؤلاء مقربون عند الله ونحن مذنبون إذا ننظر لهم نذبح لهم ندعوهم نناديهم عند الشدائد لا تنسني نظرة أنا في جوارك أنا في حسبك من يستطيع يتكلم ما لي سواك إن لم تأخذ بيدي من يأخذ بيدي يا جماعة يا مسلمون يا أهل لا إله إلا الله لا إله إلا الله تقتضي أنا أعتقد أن الله هو الذي يأخذ بيدي في الشدائد والملمات وفي كل أمر لا يقوى عليه إلا هو لا إله إلا هو وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وسيأتيك إن شاء الله تعالى الموقف الفريد الذي وقف إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما أنكر على القوم عبادتهم لغير الله كما عليه وعلى رأس نمرود الحاكم الملك الذي كار يدعي الإلهية أولوهية في ذلك الوقت أمرهم بأن يجمعوا الحطب جمعوا الحطب أجدوا الحطب النيران حتى خافوا على أنفسهم أن تلتهمهم وأخذوا هذا العبد الضعيف إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ورموه بالمنجنيق في النار إبراهيم في الجو يقع في الأرض اعترض له جبريل إبراهيم ما نال الخل مجانا إلا بقوة إيمانه بالله تبارك وتعالى اعترض له جبريل يا إبراهيم ألك حاجة والله لي مليون حاجة بجناح من أجنحتك ارفع هذه النار حتى أقع في, في الأرض ولا أصاب بسوء لكن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال لجبريل نعم لي حاجة لكن حاجة إلى الله أما إليك فلا أنما أحتاج إليك أنا أحتاج إلى الله ولو طلب منه جاز جبريل موجود قادر الله جل وعلا مكنه هذا لا يعتبر شرك ولا يعتبر كفر ولكن قوة إيمان الخليل دعته إلى أن يرد قال له لا أما حاجتي أما إليك فلا أنا حاجتي إلى الرب قال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم النار تحرق تلتهم تأكل الغسة والسمين تأكل الحجر والمدر، تأكل الشجر تأكل كل شيء ولكن الله تعالى عطلها فلم يكن تكن لها تلك الميزة والقوة التي وهبها الله لأن الأمر بيد الرب الماء ينطر ينزل والناس يحتاجون إلى الماء وإذا لم نجد ما استغفنا ولكن قد يجعل الله تعالى من هذا الماء عذابا كما وقع في الطوفان النار تلتهم فإذا أزال الله تعالى حرارتها وبأسها زال ولذا أمر الله تعالى النار قال الله تعالى للنار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وقع إبراهيم في مخرط بستان ملتف بالأشجار وله السرير وانبسط وكيف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام والنار النار لا أثر لها تأكل بعضها وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لإيمانه ويقينه بالله تعالى واعتماده عليه وصدقه مع ربه جل وعلا جلس حتى زالت النار أتوا يلتمسون ماذا حتى عوام إبراهيم تتلاشى وتذهب وإذا بإبراهيم في النار على كرسي ولوا الادبار خجلين ما استطاعوا أن يقابلوا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ما دعا أحدا ولا رجع أحدا وإنما قرأ باب الله جل وعلا لأن الله تعالى يقول وإن يمسك الله بِضُرٍّ فلا كاشف له إلا هو ويقول جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه أسلوب تحدي أخبروني أنبئوني من الذي يقوى على نجير المضطر غيري أنا الإله الذي بيدي ملكوت كل شيء والله ما قدرنا الله عق قدره ما عرفنا مقام الله أنزلنا غير الله تعالى مقام الله بل إن الباب أعطى غير الله تعالى حق الله الله جل وعلا لا يعطي الله لا يمد الله لا يرزق الله لا يغفر إلا إذا قرعنا باب غير الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين قال الإمام مسلم رحمه الله باب من فضائل موسى صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراساً ينظر بعضهم الى سوء بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه ادر قال فذهب مره يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه قال فجمع موسى باثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظرت بنو اسرائيل الى سوء موسى فقالوا والله ما بموسى من بعد فقام الحجر بعد حتى نظر إليه قال فأخذ توبة فطفق بالحجر ضربا قال أبو هريرة والله إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة ضرب موسى عليه السلام بالحجر قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا يزيد بن زريع ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال كان موسى عليه السلام رجلا حييا قال فكان لا يرى متجردا قال فقال بني إسرائيل إنه آدر فاغتسل عند مويه فوضع ثوبه على حجر فانطلق الحجر يسعى واتبعه بعصاه يضربه ثوبي حجر ثوبي حجر حتى وقف على ملئ من بني إسرائيل ونزلت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوا مُوسَى فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا في الدرس الماضي كان الكلام على بعض فبائل الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام الأمة الذي قال الله تعالى في ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم امه وهو واحد لان الحق معه وليس الحق يعرف بكثرة أتباعه وليس الحق يعرف بكثرة الرجال وإنما من كان معه الحق هو الأمة إبراهيم في جانب وأبوه ونمرود وقومه جميعا في جانب آخر لكن الجانب الراجح الذي رضي الله عنه جانب إبراهيم ولذا لا يعرف الرجال بالحق وإنما يعرف الحق بمن معه الحق فالله تعالى سمى إبراهيم أمة عليه الصلاة والسلام إبراهيم الخليل أبو الأنبياء كما قلت العرب والعجم من بعد إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام جميع الأنبياء جميع المرسلين من ذرية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي أمره الله تعالى بأن يبني الكعبة البيت وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود الله تعالى بواه له أراه الله تعالى مكانه فبناه إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام بعدما أرى الله جل على موضع البيت وهل إبراهيم هو أول من بنى البيت وقبل إبراهيم لم يكن بيت كلام كبير للعلماء والذي يظهر والله أعلم أن البيت قبل إبراهيم موجود ولكن مع تطاول الزمن وتقادم العهد انصمت معالم البيت وصار موضع البيت عبارة عن ربوة تأتي السيول فتأخذ يمينا وشمالا انطمست المعالم لا يعلم اين موضع البيت فاراد الله جل وعلا ان يعبد اهل الارض ان يطوف اهل الارض بالبيت الذي جعله الله تعالى مسامتا للبيت المعمور في السماء ووقعت المقدمات التي تعلم بأن يقع الخلاف بين ساره وهاجر ويأمر الله تعالى إبراهيم أن ينقل هاجر ومعها رضيعها الصغير إلى هذا الموضع فآتى بهما إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وألقاهما في هذا الموضع وما كانت إلا دوحه إلا شجرة ومعالم البيت لا تعلم وأظهر الله تعالى لإسماعيل ولامي هاجر الماء ما زمزم وساق الله تعالى جماعة من العرب من جرهم اتوا وعندما راوا الطير تنزل في هذا الموضع وفيه هاجر وفيه ولدها اسماعيل استاذنوها في ان يقيموا معها فقاموا معها شريطه الا يكون لهم حق في الماء وافقوا على ذلك نزلوا بالموضع كبر إسماعيل تزوج من جرهم ولد له أولاد وهم أبناء إسماعيل العرب المستعربة العرب بائدة بادوا وهلكوا قوم تمود قوم هود قصم جديد أولاء ولوا ما لهم أثر أخذهم الله تعالى أخذ عزيز, عزيز مقتدر عرب عاربة عاربه وعرب مستعربه المستعربه منهم هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ابراهيم الخليل لما كبر الولد اخبر ولده بان لله بيتا في هذا الموضع فبنى بنى البيت اراه الله تعالى المعالم جاء في بعض الأخبار أن الله جل وعلا أتى بظل سحابه بينت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام موضع البيت فبنى إبراهيم الخليل ومعه ولده ونزل في الأرض وبنى بحجارة كأسلمة الإبل أعطاهم الله قوة بنى إبراهيم الخليل البيت مستطيلا لا على الوضع الذي نرى مستطيل من ناحية القبلة من ناحية الشمال في ناحية الشمال الحجر الاستدارة بناه بالحجر من دون مدر من دون طين ظل البيت على هذا الحال بعد ذلك بنته جرهم بنته العمالقة بنته قريش وعمر النبي عليه الصلاة والسلام يوم عام خمسة وثلاثون عام اشترك في البناء قريش هم الذين اختزلوا من البيت الاختزال الذي نرى بنوا البيت مربعاً وتركوا جزءا مقدار ستة أذرع أو أكثر لأن الأموال الحلال قصرت عنهم ولا يريدون أن يبنوا بيت الله بالمال الحرام فإذا ما وجدوا مالا حلالا بعد أكملوا البناء جاء الله تعالى بالإسلام لم يكملوا البناء سمن النبي أن يبنيه لأن عائشة التمست من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن لها في دخول البيت فأمرها أن تدخل الحجر الجزء الذي حجر وأخبرها بأن هذا الجزء من البيت وقال لها لولا حتان قومك بكف يعني لولا أن قومك حديث عهد بكف لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا لأن قريشا أرصدوا الباب الغربي وفتحوا الباب الشرقي ورفعوا الباب الشرقي قال عليه الصلاة والسلام ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء ظل البيت لا أن توفي رسول الله ترسي ابو بكر، عمر عثمان علي تولى معاوية اليزيد الى زمن عبد الملك ابن مروان وقع ما وقع بين عبد الله بن الزبير وبين بني امية رمية في الكعبة بالمنجنيق انهدم جزء من الكعبة اتتبى الامر لعبد الله بن الزبير ولما استتب الامر لعبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير ابن العوام بنى الكعبة على غرار ما تمنى رسول الله ادخل هذا الجزء وفتح الباب الغربي وجعل الباب الشرقي ملازقا للارض من يدخل ومن يخرج قتل عبد الله بن الزبير عاد الامر لعبد الملك بن مروان كتب الحجاج لعبد الملك بن مروان يخبره بأن عبد الله بن الزبير قد أحدث وعبد الله بن الزبير ما أحدث وإنما حقق أمنيه لرسول الله عليه الصلاة والسلام ليتها كانت باقية ليكون البيت على غراري ما بنا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كتب عبد الملك لعبد الله للحجاج بأن يوصد الباب الغربي ويرفع الباب الشرقي ويهدم الجزء الموجود اليوم خارج وليس بملازق وملاصق للكعبة الكعبة على هذا الحال من عهد عبد الله بن الزبير إلى عهد السلطان مراد العثماني السلطان مراد العثماني بنى الكعبة لسبب السبب أن سيلا جاء ملأ المسجد أزال جدر من الكعبة اضطر السلطان مراد العثماني الرابع فبنى هذا البيت الذي نشاهده وأكرمنا الله تبارك وتعالى فيه هل البيت موجود قبل ذلك يذكر أن آدم بناه أن نشيثا بناه أن الملائكة بنوه على أي حال الذي أثبت لنا القرآن وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا فالله تعالى بوى له مكان البيت وهذا لا يمنع أن يكون البيت موجودا من قبل ولكن المعالم ظهرت فظهرت الحقيقة بإعلام الله تعالى إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال الله تعالى للخليل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم قال إبراهيم يا رب من يسمعني لأن الله قال له وأذن وأذم في الناس الأذان الإعلام الأذان الإخبار قال يا ربي من يسمعني قال يا إبراهيم إنما عليك النداء وعلي البلاء فصعد إبراهيم على باب الكعبة وقيل صعد على المقام مقام إبراهيم ونادى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا صوت إبراهيم هذا سمعته الأجيال والأمم من سمع صوت إبراهيم في الأزل ولبى النداء لا بد أن يأتي إلى البيت إن لبى مرة جاء مرة إن لبى أكثر جاء أكثر ولذا عندما تدخل في الإحرام تريد الحج تريد العمرة بعدما تنوي لبيك اللهم لبيك بالحج لبيك اللهم لبيك بالحج أو لبيك اللهم لبيك بالعمرة يا رب معنم يا رب أنا أريد أن أجيب لدائك الذي دعاني به إبراهيم الخليل إما بنية الحج او بنية العمرة نويت أحرمت. عقب الاحرام حالا تعلن لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فصل الله على نبينا محمد وعلى جدي ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام خليل الله تبق لنا الكلام إلماما على أن اختتنا بالقدوم أو اختتنا بالقدوم إما بالقدوم بتخفيف الدال أو بالقدوم بتشديد الدال اختتن اجرى عملية الختان ازال الغلفه القطعة التي تغطي الحشفه حشفه الذكر الرجل ازالها ابراهيم بالقدوم القدوم اله النجار او بالقدوم وجاز بالقدوم او بالقدوم فاذا قيل بالقدوم القدوم اسم موضع بالشام معلوم الى اليوم ابراهيم اختتن هنالك عليه الصلاة والسلام لان الختام من سنن الفطرة الله جلب الناس على امور عليه من يأتموا بهذه الأمور هذه الأمور التي فطر الله جل وعلا الناس عليها قديمة من الأجل كان عليها آدم كان عليها أولاد آدم إلى نوح كان عليها نوح الأنبياء والرسل من بعد نوح على هذه السنن على هذه الفطرة جاء الله بالاسلام أقر النبي هذه الفطرة الخلقة الجبلة التي جبل الله تعالى الناس عليها فجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة خمس من الفطرة وفي رواية عشر من الفطرة التي جبل الله تعالى الخلق عليها هذه الأمور يسن ينبغي للمسلم أن يتعاهدها أن يتم بها أن يحرص على فعلها لا ينبغي التساهل فيها بل بعضها واجب كما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم على استعمال الحديد استعمال الحديد في ازاله الشعر من العانه من الابط من الاظافر ينبغي للمسلم ان يعنى بهذا الامر ان استحباب الابط حلق العانه يعني ازاله الشعر الذي يكون على العانه تقليم الاظافر قص الشوارب لا حلق الشوارب حلق الشوارب مثله امر منكر يزيل الشوارب بالكلية امر لا ينبغي للمسلم أن يفعله لئلا لا يتشبه بالمجوز ترك الشارب بالكلية لا يأخذ منه يمينا ولا شمالا ليس من سنن الفطره ليس مما كان عليه الصالحون من قبل الصالحون من قبل لا يدعون الشوارب بالكلية لا يحلقونها بالكلية وإنما يجزونها يأخذون ويتركون إعفاء اللحية يعني تركها عدم أخذها فضلا عن إزالتها فإن الصالحين من عباد الله منذ آدم إلى قبيل سبعين عام عندما استعمر المستعمر البلاد الإسلامية آل النخوة الشهامة الرجولة الصلاح التقوى يعفون على رأس سيد الخلق صلى الله عليه وسلم له لحية تملو صدره إذا قرأ تحركت لحيته آل عند الوضوء نستنشق الماء من الفطرة من سنن الفطرة غسل البراجم مواضع العقد في الداخل والخارج من الفطرة أن يزيله المر لا يبقى هكذا ملوث هذه سنن سنها لنا رسول الله وإذا قلنا سنها لنا رسول الله المعنى أن النبي شرعها لنا وجعلها لنا هديا ولا أقصد في هذا المجلس ولا يقصد علماء الحديث إذا قالوا هذه سنة رسول الله لا يقصدون إلا أن هذا الأمر هدي وشرع شرعه لنا رسول الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها, عليها بالنواجب واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار هذا معنى السنه في عرف رسول الله في عرف الصحابه في عرف العلماء الى ان جاء المتاخرون من الفقهاء فجعلوا لنا اصطلاح فرض عين فرض كفايه سنه مندوب مباح حرام الفرض العين كالصلوات الخمس يجب على كل مسلم ان يفعلها ان لم يفعلها تركها فرض كفايه كصلاه الجنازه وفرض الكفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقين لا يجب على جميع من في المسجد ان يقوم ويصلي على الجنازه لو قام جماعه وترك افراد لا مانع لان هذا فرض كفايه وفرض الكفايه في اصطلاح علماء الفقه ما اذا قام به البعض سقط عن الباقين بمعنى أنه إذا مات ميت توجه إلينا هذا الفرض نغسله نكفنه نحفر له نصلي عليه لو أن أهل القريه جميعا تركوا ذلك تركوا أمرا واجبا أوجبهم الله أوجبهم الله أوجبه الله عليهم إذا قام به البعض سقط عن الباقين هذا ما يسمى بفرض الكفاية السنة عرفوها تعريف غير تعريف من سبق السنة ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه الفرض ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه السنة ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ما علم الناس الا هذا الجزء الاخير في اخر الزمان اذا قالوا سنة يعني ما يثاب على فعله ولا ولا يعاقب على تركه ولا ينظر إلى التفاصيل بل يقول هذه سنة سنة يعني إن فعلت أثابك الله ما فعلت ليس عليك شيء لا الأمر ليس على هذا الحال الأمر ليس على هذا الحال من السنن ما لو ترك الإنسان عاقبه الله تبارك وتعالى لأن المقصود بالسنة إذا أصلقت في عرف الحديث بمعنى المنهج المسلك المسار الشرع الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم بهذه المناسبه اريد ان نبدأ على ان هذه سنن الفطره كتقليم الاظافر جز شارب نفس الابط حلق العانه لا ينبغي للمرء ان يمضي عليه اربعون يوما لم يفعل ذلك الاسلام دين نظافه الاسلام دين كمال الاسلام دين طهر اذهب ايها الاخ الى بعض البلاد المتمدله وانزل في اعظم فندق فندي ام شره ما الى ذلك انظر كيف هؤلاء المتمدنون يغتسلون الغسل عندهم ان يؤتى بمنشفه تبل بعد ذلك يمسح بها جسده هذا هو الغسل اقول هذا الكلام عن علم اقول هذا الكلام عن معرفة اقول هذا الكلام عن الرؤيه بالعين منشفه يمسح راسه ابطه وهي منتنه او يدخل في داخل الحوب يملاهما يغتسل بالصابون يدلك وما الى ذلك ثم يشرح الماء، فيأتي اخر ويفعل كما فعل واذا باستئاب منتنة المناسب منتنة الاعضاء منتنة وما الى ذلك تعال الى مسلم فقير لا مال عنده لان العبرة ليست بالمال يغتسل يوم الجمعة من رأسي إلى أخمص القدمين لأن من غسل واغتسل يوم الجمعة ودنا إلى الإمام وصلى مع الإمام غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام عشر أيام لا يغتسل بمن شبه بها جسده فقط وإنما يأتي بال بال بالمئنام ويغسل رأسه وعلمنا النبي كيف يغتسل. أولا يحثو أولا يخلل قبل أن يحثو قبل أن ينزل تحت الدش يخلل شعر الراس يتوضأ أولا هكذا كان النبي يفعل يمضمب يغسل وجهه يديه اليمنى اليسرى يمسح الراس يقبل ويدبر يسد المسام في هذا التخليل لأن صعب بمرض لأن الماء الذي ينزل من الدش أو المغراب عندما يصيب الرأس حالا يصاب بزكام يصاب بمرض فرسولنا قبل خمسة عشر قرن كان لنا أننا إذا ما أتينا للغسل قبل أن نصب الماء تخلي تسد المتام بعد ذلك تأخذ الإنام تفرغ الماء بعد ذلك تفك الدش تغسل تغتسل جميع شعرك يوم الجمعة غسل الجنابه جامع امراته خرج منه الماء اولجت المرأة مقدار الحسبة يجب عليه ان يغتسل يجب على المرأة ان تغتسل لو اتى امرأته كل ليلة وجب عليه ان يغتسل كل ليلة واسمعوا ما قال رسول الله ان تحت كل شعرة جنابه ان تحت كل شعرة جنابه فاغتلوا الشعر وانقوا البشر تغتسل للعيد تغتسل للإحرام تغتسل لدخول مكة تغتسل للوقوف بعرفة كل هذه سنن شرعها لنا رسول الله والله لا توجد في غير شريعه الإسلام لا عند المتمدنة ولا المتحضره ولا المتخلفة ولا المتزندقة ولا المتفيهقه لا توجد وإنما توجد في هذه الكتب التي تركها لنا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم دخل في الإسلام اليوم عليه أن يغتسل غسل الإسلام جئ برجل يسمى ثمامة ابن أثال أوتي به أسيرا إلى هذه المدينة الطيبة ربط بشارية من سوار المسجد أتى النبي إلى ثمامة ابن أثال رجل عظيم من عظماء نجد مشرك كافر يريد أن يذهب يعتمر لقيه جيش النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ ثمامة واتوا به الى المدينه وربط بساريه من سوار المسجد خرج النبي من حجرته اتى الى تمامه ما وراءك يا تمامه قال تمامه ان تقتل تقتل ذا دم وان تمن تمن على ذي ذمه ان مننت علي فانا ذو ذمه لا بد ان ان يكافيك وان قتلت يا محمد لي دم ولي عشيرة وقبيلة لا يدعون دمه فتركه رسول الله في اليوم الأول جاء إليه اليوم الثاني. ما وراك يا ثمامة قال إن تقتل تقتل ذا دم وإن تمن تمن على ذي ذمة تركه رسول الله كان اليوم الثالث أتى النبي إليه وثمان مربوط مثارية من سوار المسجد ما وراك يا ثمامة الجواب هو الجواب أمر النبي بأن يترك ويحل ترك ثمامه فلما ترك شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب فيغتسل غسل الإسلام اغتسل غسل الإسلام سيلة مامة ما منعك أن تسلم من قبل في اليوم الأول الثاني الثالث, الثالث. معوض العرب الرجال القمل يقول سماما انا كريهت ان يتحدث العرب بانني ما اسلمت الا خشيه من السيف ولذا لم ادخل في الاسلام حتى حل وثاقي وليسمع العرب الان انني مسلم واخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم معتمر وأن الصحابة أخذوه وهو في طريقه إلى مكة فأذن النبي له أن يذهب فذهب وامتهى من عمرتي فقالت له قريش إن تمام صبأ رجع إلى دين محمد قال والله ما صبوت ولكنني اتبعت دين محمد قلبي شرح بالإسلام فأسلمت والله لا تأتينكم بر إلا إذا أذن لكم محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي البر القمح من نجد فيا قريش أنا من الآن أخبركم أنه لا يأتيكم أي شيء من نجد إلا إذا أذن محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الشاهد من هذا الكلام أن عندنا في الإسلام غسل يسمى غسل الإسلام. من دخل في الإسلام اغتسل من ارتد عن الإسلام نسأل الله العافية والسلامه ثم عاد إلى الإسلام وجب عليه أن يغتسل المراه كالرجل وتزيد المرأة بأن عليها أن تغتسل للحيد تغتسل من نفات تغتسل إن شاءت للاستحاضة هذه أحكام وأمور دونتها الإسلام للإسلام بيّنها بيان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولذا ينبغي للرجل ينبغي للوالد ينبغي للولي ولي الأمر أن يعلم هذه الأشياء ويبلغها أهله لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكه غلاب شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون إذن سنم الفطره لا ينبغي أن يمر علينا أربعون يوم ما تعهدنا هذا الأمر نجف الإبيض حلق العانه قص الشارب تسريح اللحية تقليم الأظهار غسل البراجم الإسلام دين نظافه الاسلام دين كمال الاسلام دين طور اما الختان فإن ابراهيم اختتن والانبياء بعد ابراهيم اختتن يزيلون الغلفه حتى تظهر الحسفه للرجل المراه ان شاءت اختتنت او ختنها آلها ان شاء وإن شاء ترتوها على البذر جلده إذا أريد ختان المرأة أزيل شيء قليل منها حتى تعظم شهوتها فإن أراد الولي فعل وإن أراد الولي, الولي ترك وأما الرجل فقد ذهب جماعة كبيرة من أهل العلم إلى أنه يجب عليه أن يختلف يزيل هذه الغالفة لأن هذه الغلفة تحدث لنا نجاسة. النجاسة عندما يتبول لا بد أن يبقى من البول شيء. والنبي يقول اتنزه من البول. اتنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ورا قبرين بالمدينة مر عليهما. وهما في القبو قبرين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله لذا نزيل الغلفة حتى تظهر الحسبة كما فعل أبونا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام والختام يسم أن يكون في اليوم السابع كما فعل سيد الخلق في اليوم السابع سم الحسن والحسين سم وعق ذبح عقيقه خروف شات عن الغلام شاتين عن الجارية شات يوم السابع يوم السابع ختام حقيقه ازالة شعر الراس للولد الصغير لان هذا الشعر الذي ولد به اذا لان هذا الشعر رقيق اذا كبر ولم يحلق بعد ذلك يبقى الراس ضعيف لكن نزيل هذا الشعر ليظهر لنا شعر جديد حي قوي هذا ما سمى لنا رسول الله نسميه في اليوم السابع ما في اليوم السابع في اليوم الرابع أثر ما وجدت عقيقه في اليوم الحادي والعشرين ما وجدت فيما بعد أنا واجد الصبيع لا ينبغي لي بحال من الأحوال أن أدع العقيقه واسمعوا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتهن بعقيقته حتى يعقعا كل مولود لا يشفع لأبيه يوم القيامة إلا إذا كان أباه قد عق عنه فإذا لم يعق عن لا يشفع الولد لأبيه يوم القيامة فهل تريدون أن أبنائنا لا يشفعون لنا يوم القيامة ولذا ينبغي للمر إذا ولد له ولد يعق عنه ما عققت عن ولدي قبل لأنني لا أعلم الحكم ما سمعت ما تنبهت ما أرضت ما كنت واجدا جاز لي أن أقضي إن شاء الله لي ولدان ثلاثة أربعة ولد واحد بنت واحدة جاز لي أنا أعق عنها وقد بلغت الأربعين أو الخمسين أو الثلاثين أو العشرين أو ما شاء الله تبارك الله هذه السنن التي سنن الفطرة ومنها الختام الذي قام به إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام من فضائل إبراهيم ما روى الإمام مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال الله تعالى له أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ويرحم الله لوطا لقد كان ياوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لا الداعي صلى الله على رسول الله في هذا الحديث نبه النبي على أمور الأمر الأول أن إبراهيم لم يشك عندما قال لربه جل وعلا رب أرني كيف تحيي الموتى قال الله تعالى له اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمن قلبي قال فاخذ اربعه من الطير فاصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعهن ياتينك تسعى واعلم ان الله على كل شيء ابراهيم ابراهيم ماتك وانما اراد علم اليقين عين اليقين هو مؤمن بالله يعلم ان الله تعالى قادر يحيي الموتى، ولكن أراد إبراهيم الخليل من ربه جل وعلا أن يوقفه على ما يزيد إيمانا بالله فإذا إبراهيم ما والنبي يقول نحن أحق بالشك من إبراهيم لو أن إبراهيم شك فنحن شكنا أعظم من إبراهيم ونحن نشك من باب أولى وأحرى بمعنى لو أن إبراهيم كان شك نحن نشك أكثر من إبراهيم ونحن أولى بالوقوع في الشك من إبراهيم لأن إبراهيم خليل الله ولأن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وصفه الله تعالى بما نعلم فإبراهيم لم يشك لكن لو فرض أن إبراهيم شك لكان شكنا نحن أعظم ونحن أحرى وأولى لأن شك من إبراهيم عليه السلام إذن القضية إبراهيم ما شك ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقول بقوله لما قال الله تعالى له لم تؤمن؟ قال بلى لو كان إبراهيم غير مؤمن شك لما أقره الله على ذلك لكن الله تعالى اقر إبراهيم على أنه مؤمن ولكنه يريد كما قلت لك عين اليقين نحن عندنا علم اليقين وعندنا عين اليقين إبراهيم علم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى يحيي الموتى لكن أراد أن يخطو خطوة أعظم وهي أن يقف على عين اليقين يرى بعينين عند ذلك أمره الله تعالى أن يأتي بالطير الطير ويفعل كذا ويفعل كذا فكان ما أخبرنا الله جل وعلا به في كتابه القضية الثانية قضية لوط عليه السلام نبي الله وكان معاصرا لإبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم وقد ابتلاه الله تعالى بقوم القوم أولا مشركون لا يعملون العمل الصالح ثانيا ابتلاهم الله تعالى ببلاء وبيس هذا البلاء هذا البلاء الذي ابتلاهم الله تبارك وتعالى به منافٍ للفطرة وهو أمر الشدود الجنسي الرجل يعنو على الرجل نسأل الله العافية والسلامة وهذا أمرٌ وعملٌ لم يسبق إليه لم يسبق قوم لم يسبقهم أحد الى هذا العمل الا قوم لوط كانوا على هذا الحال الاجيال من قبل منذ ادم الى زمن لوط لا يعلم ان الرجل يضع شهوته في رجل الرجل ليس بموضع للشهوه الرجل رجل وانما خلق الله تعالى للرجال حر موضع زرع كما قال الله جل وعلا في كتابه نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم تصدى لوط لقومي أتاتون الرجال سهوة من دون النساء يا قوم يا قوم يا قوم أبوا جاء هلاكهم وأراد الله جل وعلا أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر فبعث الله تعالى إليهم رسل جبريل ميكائيل إفرافيل جاء هؤلاء الثلاثه وهم من ملائكة الله ونزلوا ضيوفا على إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فلما نزلوا عليه في أبيهم وضاق بهم درعا ملائكة شباب على أكمل ما يكون من الحسن والجمال بهم القوم يسمعون الآن ويأتون إليهم وهم ضيوفهم وإذا بامراته امرات لوط وضرب الله مثلا للذين كفوا امرات لوط امرات نوح وامرات لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلي. امرأت لوط لما جاء الشباب الثلاثه وهم جميلون خلق الصورة خرجت وذهبت الى القوم واخبرتهم بان لوط جاءه شباب جاءه كذا ووجدوا ما يريدون واذا بهم يهرعون الى لوط عليه الصلاه والسلام قال يا, يا قوم هؤلاء بناتي الله جل وعلا حل لكم النساء عودوا إلى بنا بناتي يعني إلى بنات أمتي وإلى بناتي أنا أزوجكم بدل أن تفعلوا هذا العمل الشنيع، الفظيع، تعملونه في رجال هؤلاء بناتهم أطر لكم توث ماذا فعل لما جاءوا عرض عليهم البنات ليتزوجوا بهم أبوا عند ذلك وقع عليهم ما أراد الله أمر الله جل وعلا لوطا أن يخرج ومعه اله ان امراته عليها نعاين الله فخرج لوط وخرج القوم يتبعون لوطا والشباب الذين كانوا مع لوط واذا بالصيحه تاخذهم ويرفعون الى اعلى موضع ثم يعاد بهم الى الارض فيخطف الله تعالى بهم نسال الله العافيه والسلامه ولذا قال اهل العلم اذا وجد من يفعل هذا الفعل يسعد به إلى أعلى منار موضع عالي ويلقى في الأرض ويرتضع بالحجارة كما عذب الله جل وعلا قوم لوط حتى الله أن يعملون. إذ لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ورحم الله لوطا ويرحم الله لوطا. لوط ليس عليه ذنب. لوط اسم نبي. لا نتكلم في لوط وإنما الكلام على قوم لوط الذين بعثهم الله بعثه الله إليهم. هؤلاء الشريرون هؤلاء الحجرة هؤلاء الفتقة الذين يأتون الرجال شهوة من دون النساء هم المذمومون الذين دمهم الله وأما لوط عليه الصلاه والسلام فكان نبيا وكان رسولا عليه الصلاة والسلام دعا له النبي يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركري شديد لأن القوم لما جاءوا ودخلوا عليه قال لو كان لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد لو كان عندي قوة حولكم وأمنعكم من هذه السكرة التي أنتم فيها الآن يريدون الرجال يريدون الضيوف أو آوي إلى ركن شديد يآوي ويرجع إلى الله تعالى ورجع إلى الله وهو الركن الشديد للوط وهو الركن الشديد لكل عبد من عباده لا إله إلا هو ثالثاً ولو لبثت في السجن طول لب لبتي يوسف لا جبت الداعي يوسف عليه الصلاة والسلام ما جرى له مع امراه العزيز مشهور معلوم ومع ذلك هي التي راودته وهي التي قالت له هايت لك انا تهيات الان لك امراه العزيز هيا ابا امتنع عصمه الله عملت مكيدة اخرى دعت النسوه العظيمات الكبيرات لانه بلغها انه انهم يتكلمن عليها فارادت ان تبين لهم ان الامر ان الجمال جمال يوسف ليس بطبيعي اتت بفاكهة وسكين وطعام يقطع بالسكاكين وقالت ليوسف اخرج عليهم فلما خرج ورأينا اكبرنه وقلنا ما هذا بكر إن هذا إلا ملس كريم قطعنا أيديهن وقحة نزلة صلى الله عليه قالت لإن لأ لم يفعل ما أمره لا يسجنن ولا يكونن من أصطابه إلى هذا المستوى المرأة تنزل وتعلم إما أن يفعل بها الفاحشة ولا يسجن دماءة يوسف امتنع لبث في السجن كما قال الله تعالى بضع سنين بعد ذلك براه الله وظهرت براءته واعلنت المرأة اعلان عام عرفه الصغير والكبير ابراهيم يوسف ما برا نفسه ولكن امراه العزيز قالت الان حصحص الحق انا راودته عن نفسي لا اله الا الله هكذا يكون الصادقون. هكذا يكون المستقون هكذا يكون من تعلق بالله جل العلا لتكن الجلبة الجلب ولتكن الشقشقة وليكن ما يكون وبعد ذلك يظهر الحق جليا يعلنه الله تعالى على رؤوس الأشهاد ويكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه فكه ففقا عينه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت قال فرد الله اليه عينه وقال ارجع اليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعره سنه قال اي رب ثم ما قال ثم الموت قال فالان فسال الله ان يدنيه من الارض المقدسه رميه بحجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت لا ريتكم قبرة إلى جانب الصريق تحت الكثيب الأحمر قال وحدثنا محمد بن رافع ساق السند إلى همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له أجب ربك قال فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقها, ففقها قال فرجع الملك إلى الله تعالى فقال إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقا عيني قال فرد الله إليه عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل الحياة تريد فإن كنت تريد الحياة، تضع يدك على متن ثور، فما توارت يدك من شعر، فإنك تعيش بها سنة. قال ثم مات. قال ثم تموت. قال فالآن من قريب ربي مثني من الأرض المقدسة رميت بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لو أني عنده، لا قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. قال أبو إسحاق. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بمثل هذا الحديث هذان الحديثان من باب فضائل موسى عليه السلام وقبل ان اتكلم على فضائل موسى عليه السلام بقي لنا حديث واحد من باب فضائل الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام <تصفيق> إبراهيم الخليل أبو الأنبياء صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى في شانه وإذ بثلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين الظالمون المشركون العصاة القائمون بالعمل بالكبيرة العظمى التي لا يغفرها الله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولقمان الحكيم عليه السلام أوصى ولده فقال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم لا يغفره الله لذا فإن العاصي الظالم الذي ارتكب الكبيره العظمى التي توعد الله تعالى فاعلها بالنار والتي اخبر الله جل وعلا بانه لا يغفرها لو كان حسيبا نسيبا لو كان هاشميا قرسيا لا يغفر الله له لذا فإن آزر أبو إبراهيم يا بني لا تشرك بالله آزر ينفعه ولده إبراهيم عليه السلام ومع ذلك عندما لم يستجب لم ينفعه قربه من ابنه خليل الله إبراهيم عليه السلام واراد ابراهيم عليه السلام ان يستغفر لابيه فعتب الله تعالى على خليله وقال الله جل وعلا وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرا منه الوالد يتبرا من الولد لان الوالد قام بالعمل العظيم الذي لا يغفره الله وانت تقرا قول الله تعالى وضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين زوجة نوح ابو البشر الثاني لكن لما نمتسر هذه المرأة على المحجة البيضاء التي دعا إليها نوح عليه السلام وقد ظل نوح عليه الصلاه والسلام يدعو الناس إلى هذا الطريق ألف سنة إلا خمسين عام لم يجد هذه المرأة دعوة نوح عليه الصلاة والسلام فقال الله تعالى وقيل ادخل النار مع الداخلين قربها من نوح وقرب امرأة لوط من لوط لم يكن سببا لدخول الجنة وإنما البعد عن الله تعالى والقيام بالشرك العظيم الذي نهى الله عنه كان سبباً لدخول آجر لدخول امرأة نوح لدخول امرأة لوب، ولدخول أبي لهب الذي نقرأ قول الله تعالى في شانه بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كتب سيصلى ناراً ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل من مسجد من أبو لهب هذا عبد حبثي راته كأنه زبيب لا والله وإنما أبو لهب هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح يوم أن ولد رسول الله ويوم أن اتت إليه جارية تويبة تبشره بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد ولد لأخيك عبد الله ولد أعتقها وقال لها أنت حرة ولكن يوما أن أمر الله جل وعلا رسوله بأن يصدع وأن يجهر بالحق وطأب النبي على جبل الصفا ودع النبي صلى الله عليه وسلم آله ودعا عمه وعمته ودعا صفية ودعا ابنته صلى الله عليه وسلم وقال لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قال أبو لهب سبا لك ألي هذا جماعتنا؟ فأنزل الله تعالى قوله بسم الله الرحمن الرحيم سبتي ذا أبي لهب وسب وهذا سيد الخال صلى الله عليه وسلم ينادي ابنته بضة من لم يبق للنبي من الولد إلا فاطمة مات القاسم مات الطيب مات الزينب مات تروقيا مات أم كلثوم ما بقي بعد النبي عليه الصلاه والسلام الا فاطمه البتول الزهراء رضي الله تعالى عنها وارضاها وماتت بعد النبي عليه الصلاه والسلام بسته اشهر ومع ذلك يقول لها النبي عليه الصلاه والسلام يا فاطمه بنت محمد سليني من مالي ما شئتي فاني لا اغني عنك من الله شيئا وحبيبه وابن حبه أسامة بن زيد كان النبي يحب أسامة وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب والد أسامة أسامة والده زيد بن حارثة مولى رسول الله أعتقه رسول الله وزوج النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة زوجه النبي عليه الصلاة والسلام جاريته أيمن بركة وكان قد زوجه أيضا صلى الله عليه وسلم ابنة عمتي زينب عزوجها رسول الله زيد بن حارثة له ولد يسمى أسامة أسامة له الوزن الثقيل عند رسول الله زيد بن حارثة له المكان المعلى عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولذا يقال في أسامة بن زيد أسامة حب رسول الله وابن حبه رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما بعث النبي اسامه في سريه فأدرك العدو وكان النصر وإذا برجل قذف الله تعالى في قلبه الإيمان وإذا بأسامة يدرك الرجل ويعلو عليه أسامة بِالسَّيِّفِ فيقول الرجل لا إله إلا الله اسامه بن زيد ظن أن الرجل قالها تقيا خسية من القتل فجهز على الرجل وقتله فلما عادت السرية أخبر رسول الله بما صنع اسامه حب رسول الله وابن حبه فدع النبي اسامه تعالى يا اسامه لقد بلغني عنك كيف وكيف أقتلت وقد قال لا إله إلا الله قال نعم يا رسول الله إنما قالها سقيا خشيه من الموت والهلاك فقال النبي لاسامه أشققت عن قلبي ماذا تصنع بلا إله إلا الله وغضب النبي واحمر وجه رسول الله حتى قال وسام بن زيد رضي الله تعالى عنه حتى تمنيت انني لم ادخل في الاسلام الا هذا اليوم القرب المحبه ليس لها وزن عند النبي عليه الصلاه والسلام وانما الميزان العالي عند سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الإيمان،, الإيمان التقوى الصلاح عدم الشرك بالله تبارك وتعالى إبراهيم الخليل بقي لنا حديث معه هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام إلا ثلاثة كذبات سنتين في ذات الله سنتين في ذات الله قوله إني سقيم. وكانت وقوله بل فعله كبيرهم هذا وواحده في ثاني ساره كنتين في ذات الله وواحده ايضا في ذات الله ولكنها في ثاني ساره هذه ثلاث كذبات عندما يسمعها السامع وعندما يسمعها المر وهي في الحقيقة ليست كذبات لها تأويل صحيح يخرجها من دائرة الكذب وينقلها الى دائرة التورية والعلماء قد تكلموا على التورية وتكلموا ايضا على ما يتعلق بجواز الكذب في بعض الأمور لو جاء ظالم جبار يريد أن يأخذ مال إنسان عندي أو يريد أن يقتل رجلا مسلما وهذا الرجل المسلم في بيتي دعاني الجبار الطاغية تعالى بلغني أن عندك مال لزيد وأنا أريد أن أقتله. جاز لي أن أقول لا ليس له مال عندي أرأيت؟ أهو موجود؟ أقول ليس موجودا هنا. هنا يعني في هذا الموضع لا يمنع أن يكون في داخل البيت. هذا مما سمى توريا لئلا يقتل هذا النب. هذا ظالم هذا جبار هذا عاتي متكبر يريد أن يسفك الدماء يجوز لي أن أكذب كما وقع لعمار قيل لو أستم رسول الله ستم رسول الله ولكن قلبه مطمئن بالإيمان أتى وهرع إلى سيد الخلق فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كيف تجدك قال أجد قلبي مطمئنا بالإيمان أتى وهرع إلى سيد الخلق فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كيف تجدك قال أجد قلبي مطمئنا بالإيمان أنزل الله تعالى قوله إلا من أكره وقلبه مطمئنا بالإيمان فإبراهيم الخليل نال خلة الله ابتلاه الله تعالى بكلمات فتمهم الله تعالى اصطفى اختاره جعله خليل والله اعلم حيث يجعل رسالته لا يكذب والعلماء مطبقون مجمعون على ان الانبياء عليه الصلاة والسلام محال ان يكذبوا قبل التبليغ او فيما يتعلق بالتبليغ رسالة الله التي أوجب الله تعالى عليهم تبليغها لا يمكن بحال من الأحوال أن يترددوا أو يتوقفوا أو يكذبوا ولا يبلغون رسالة الله أو يجاملوا محال هذا لا بد أن يبلغوا فإذا ما بلغوا انتهى الأمر فإذا الكذب له مواطن يجوز للمرء أن يكذب فيها كحاله إبراهيم هذه كحاله الجبار الذي يريد أن يقتل مسلم يأخذ مال مسلم جاز له أن يكذب وجاز للرجل أن يكذب على امرأته المرأة تريد مال تريد شيء فإذا لم الرجل هذا المال وقع بينه وبينها خلاف يقول لها أنا إن شاء الله تعالى غداً سأذهب للسوق وأشتري لك كذا وكذا وكذا وكذا وأعمل جميع ما تريدين وهو ينطوي على أنه لا يفعل ما عنده مال سقول أنا أريد شقة لقص من العمارة الفلانية الشقة في العمارة الفلانية بخمسين ألف ومن أين لي خمسين ألف أقول أنا سأذهب إن شاء الله إلى صاحب العمارة ويراوده وأنظر هل توجي الشقة أو لا توجي الشقة وأبشر بالخير إن شاء الله تعالى أعود إليها بعد ذلك أقول أنا ذهبت إلى صاحب الشقة ومع الأسف قال إنها خالدة أنه لا يوجد فيه خالي. هذا من شوي حظنا لأن الفتنة التي تقع بعد أعظم هذه المسائل فرقها أهل العلم وتكلموا عليها وقالوا بجواز الكذب في بعض المواطن على سبيل التورية فإذا كان على سبيل التورية لا بأس بذلك ولا مانع منه إن شاء الله تعالى فإذا إبراهيم الخليل ليس كاذب خليل الله عليه الصلاة والسلام وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأن إبراهيم لم يكذب إلا ثلاث كذبات فيما يتعلق بأمر السامع عندما يسمع هذا الأمر يعتقد أنه كذب وهو في الواقع والحقيقة ليس بكذب سمسين في ذات الله وما هما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام الكذبتين الأولى قوله إني ثقيم لما كان يوم الزينة ولهم عادة في يوم الزينة يذهبون ويعملون بعض الأعمال يوم العيد صمم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام على أن لا يشاركهم وعزم على أن يكثر الأصنام فأخذ المعول والقوم ذهبوا إلى الزينة والفرح وإذا به حط الأصنام كما قال الله تعالى فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قال لهم قبل عندما عرضوا عليه الذهاب قال إني شقيق أنا مريض وصدق إبراهيم إنه مريض مريض القلب القام يعبدون الأصنام ينحتون ينحتون الحجارة يؤلهونها معنى يؤلهونها يعبدونها الإله بمعنى المعبود كل ما عبد يسمى إله وإن كان في الحقيقة ليس بإله حق الإله الحق هو الله لكن لو عبد الإنسان حجرا سمي هذا الحجر إله لأنه قد اتخذه إله كوكب يقال هذا إله لأنه قد اتخذه العابد إلهًا، ولذا قال الله تعالى لعيسى يوم القيامة يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله معبودين من دون الله الإله بمعنى المعبود فإذا قلت لا إله يعني لا معبود حق وإذا قلت إلا الله أثبتت العبادة لله تبارك وتعالى لا اله الا الله جمله ماخوذه من فعل الفعل اله بمعنى عبد يا له يعبد الها يعني معبودا فهم قد اتخذوا هذه الاصنام الهه جعلها جدادا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون فإذا قول إبراهيم عليه السلام إني ثقيل إني مريض كل من رأى عاصي فاجر فاسق إذا رأيت من يشرب الخمر من يزن من يَظْلِمُ من يعمل ما حرم الله تعالى قلبك يضيق وتمرض لأنك رأيت ما لا ينبغي أن يرى فكل آمر بمعروف ناهي عن منكر داعي إلى طريق الله عندما يرى ما حرم الله يصنع أمر الله انتهت يصيب شيء في قلبي فإذا إبراهيم ما كذب تقيم تقيم تقيم مريض لأنه رأى القوم هم على هذا الحال يعبدون غير الله تبارك وتعالى ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن المنكر. فلينكره فليغيره بيدي فان لم يستطع من راى منكم منكرا فليغيره بيدي فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان اذا ابراهيم عليه الصلاه والسلام اراد ان يغير المنكر بيده وعمل لذلك وسيله وعمل لذلك طريق وعلم عليه الصلاة والسلام أن القوم ذاهبون إلى موضع الزينه فلما دعوه أن يذهب معهم قال إني سقيم إني مريض وعندما ذهبوا أنكر المنكر بيده عليه الصلاة والسلام فإذن هذه الكذبة في ذات الله ولا تعتبر كذب وقوله عليه الصلاة والسلام لما عاد القوم سكارا نشاوة حضروا الحف وعملوا ما عملوا مما حرم الله ولما أتوا إلى أصنامهم وإذا بالأصنام قد كثرت وبددت قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال لهم إبراهيم عليه السلام بل فعله كبيرهم هذا لكن إبراهيم ما قال بل فعله كبيرهم هذا وسكت وإنما قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينفقون أين أقولكم اتألوا الأصنام التي تعبدونها لا تسمع لا تبصر لا تؤفي لا تنفع لا تمنع حتى إنا لم تستطيع أن تمنع عن نفسها الكسر أين عقولكم؟ هذا إركاب ليس بكذب بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم الفاء للترتيب والتعقيب وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ما قال بل فعله كبيرهم هذا وسكت وإنما الجملة يأتي بعدها ما هو المهم فاسألوهم أين عقولكم؟ أتعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يقول لي هذا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك تعبده هذا أسلوب حكيم من إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هذه شمتان ذكرهما رسول الله صلوات الله وسلام عليه وأما الثالثة وهي الواحدة كانت في شأن ساره رضي الله تعالى عنها وأرضاها وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب الكذبة التي فعلها إبراهيم وهي في الحقيقة ليست كذبا أيضا اسمع ما قال رسول الله فإنه قدم أرض جبار ومعه ساره ذهب إلى شرعون مصر هاجر من بلاد كنعان من العراق وآتى إلى فلسطين وبعد ذلك هاجر من بلاد فلسطين وذهب إلى بلاد مصر وبلغ إبراهيم الخليل عليه, الخليل عليه الصلاه والسلام أن هذا الطاغية ان هذا الجبار ان هذا الفرعون اذا دخلت ارض امرأة جميلة وضع يده عليها فان كانت زوجة قتل زوجها وان كان قريبا او اخا استحياه واخذت زوجة وعمل ما يريد ان يعمل بها من الفحر أقدم إبراهيم على البلاد فلما قدم ومعه زوجه سارة وكانت أحسن الناس أجمل الناس فقال لها إبراهيم عليه السلام إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك فإن فأخبريه أنك أختي فإنك أختي في الإسلام وصدق إبراهيم وقال لها إبراهيم فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك فأنت أختي في الإسلام وأنا أخوك في الإسلام وهذه هي الثورية التي يجوز للمر أن يتلب بها وقد قلت لك لو جاء الظالم يريد أن يقتل إنسان هذا الإنسان في داري في بعض الحجر أين فلان أقول لا يوجد هنا يعني في هذا الموضوع وأنا صادق أنه لا يوجد في هذا الموضوع لكنه يوجد في داخل الغرف أين ماله أقول ماله هناك ليس عندي الآن لا يوجد في حقي ولا في جيبي والمال موجود في بعض الغرف موجود في البنك وما إلى ذلك هذا لا يعتبر من الكذب في شيء فلما دخل أرضه راه بعض أهل الجبار له جواسيس حملوا إليه الخبر وقالوا له لقد قدم أرضك امراه لا ينبغي لها أن تكون إلا لك أرسل اليها فاتي بها ودخلت عليه وهي تتعود وهي تسال الله جل وعلا وتقرا بابه والله جل وعلا يقول واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعاني ان هذا الطاغيه يريد ان يفجر بها يريد ان يغتصبها من زوجها فليس لها ما تجعله حاجزا بينها وبين هذا الطاغيه إلا الله ولذا مريم لما ظهرت له لما ظهر لها جبريل يريد أن ينفخ كلمتكم كن قالت له إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا إني أعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا اذا كنت تخشى الله وتتق الله انا اجعل الله حاجزا بيني وبينك قال انما انا رسول ربك الله تعالى ارسلني اليك لاهب لك غلاما زكيا قالت له ما قالت كيف اني ولم يمتثلي بشر ولم ات قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس فنفخ في جيب درعها كلمة كن فلما قال كن صار عيسى عليه الصلاة والسلام مخلوقا بكلمة كن كما قال الله تعالى في شان آدم خلقه من تراب ثم قال له كن كلمة كن كان بها آدم أبو البشر صلى الله عليه وسلم لا أب ولا أم كذلك عيسى أم لا أب ليس بغريب عند الله لا إله إلا هو تعودت بالله وعلى العبد أن يتعود بالله وإذا تعود بالله فليصدق وإذا سأل الله تعالى فليصدق فإن العبد إذا توجه إلى الله حقيقة لا بلساني أنا أتوجه إلى الله وقلبي إلى صاحب قبر أنا من يال إلى صاحب قبر سأذهب إلى صاحب القبر وأنذر له مالا عقارا وما إلى ذلك حتى إن صاحب هذا القبر يذهب إلى الله ويشرح لله حالي حتى يعطيه الله وهذا هو الموجود اليوم في أوساط كثير من البلاد الإسلامية الرجل يأتي بمال جزيل ويعطيه سادن القبر صندوق النذر لمن لم توفي أباك لمن لم توفي أمك لما لم تعطي أقاربك لما انصربت عن هؤلاء وتوجهت إلى صاحب هذا القبر ما توجهت إلى صاحب القبر إلا لأنك تريد أن يلتفت إليك أن ينظر إليك أن يأخذ بيديك والذي يأخذ باليد هو الله لا إله إلا هو العقيدة العقيدة يا إخواننا المسلمين الكينون مع الله يا إخواننا المسلمين إن العبد إذا صبق مع الله كان الله تعالى معه ستسمع ما وقع لهذه المرأة الصالحة وهذا أمر ليس خاصا بها بل هو أمر عام لكل من اتقى الله تبارك وتعالى وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شأن الثلاث النفر الذين آواهم المبيت في غار ودخلوا في الغار ولما دخلوا في الغار وإذا بصخرة تنحدر من فوق الجبل وتأتي وتسد فوهة الغار أصبح الصباح وإذا بفوهة الغار مسدودة أين يذهبون من يعلم عنهم وهم في طريق سفر ماذا فعلوا ماذا قالوا دعوا موسى دعوا عيسى دعوا نوح دعوا جبريل دعوا الخبر دعوا الملائكة إنما قالوا واسمع ما قالوا والله لا ينجيكم اليوم إلا أن تتقربوا إلى الله بصالح أعمالكم انظروا إلى الأعمال الصالحة التي كنتم تعملونها فتقربوا إلى الله بذلك العمل قال أحدهم يا رب إنه كان لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء وقد راوتتها عن نفسها فامتنعت فاصابتها سنة جد وقع فاتت إلي وطلبت منهم مئة وعشرين دينار عشرين دينار ومئة لتمكنه من نفسها مرغما لا تريد البغى ولا الزنا انها طاهرة انها تقية انها ذكية فلما جلس منها مجلس الرجل من امراته اضطربت الفتاة وقالت له يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه هذا زنى هذا بغى هذا أمر لا يجوز الزنا ممنوع وحرام ومكروم منذ عهد آدم عليه السلام إلى يومنا هذا إلا بعد أن أتى الاستعمار ولما جاء الاستعمار إلى بعض البلاد أتانا بالسياحة ويأتي سائح فاجر فاسق كما يفعلون في بلادهم في الفنادق خمس نجوم سته نجوم وإذا بفتيات مهيئات من بغى بالزنم ما دمنا راضيات وما دمنا قد بلغنا الثامن عشر من العمر لا مانع بريضها يأتي السايح الفاجر الفاسد وادي معها على مرأة ومسمع من الذي ينكر؟ من الذي يمنع؟ والأمر حرمه الله إنه كان فاحشا وساء سبيلا لأن هذا الزنا يؤدي إلى أن تحمل المذني بها. فإذا كان لها زود عندما يزني بها الزاني الولد ينسب إلى الزود ولا ينسب إلى الزاني إذا تعودت الزنا ربما أن لها زود الزود ليس قويا في الأمور الجنسية فإذا ما زنت بزاني قوي الجنسية تعلق قلبها بها به وكرهت زوجها فأصبحت هكذا على هذا الحال تليب ربما أن سلق الولد في النهر، سلق الولد في البحر، سلق الولد في الزبالة، سلق الولد في أي موضع؟ من الجاني؟ الجاني هذا الزاني، الباغي. ولذا لما جاء شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يسلم، اشترط هذا الشاب على النبي أنه يسلم، يدخل في الإسلام، لكن بشرط أن يبقى يسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم. أترضى أن يزنا بأمك؟ قال لا يا رسول الله. أترضى أن يزنا ببنتك؟ قال لا يا رسول الله. أترضى أن يزنا بأختك؟ قال لا يا رسول الله. قال كذلك الناس لا يرضون أن يزنى بأمهاتهم وبناتهم واخواتهم ونحن نعلم العقوبة التي يعاقب الله تعالى بها الزنا. الزنا الذي يزني بحرمات الناس. الله تعالى يقيد له من يزني بأهله الله يقيد له من يزني بأهله من حيث لا يدري من يزني في قوم بألف درهم في أهله يزنى بربع درهم تزني مع الخادم تزني مع الحمال تزني مع الزميل في موضع العمل تزني مع البقال تزني وتزني تفليق من الله تبارك وتعالى كما تدين سدان نسال الله العافيه والسلامه اشاهد اشاهد ان المراه طالبت واستجارت ونصحت وذكرت وخوفت ابن عمها بالله وقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه تركها ترك لها المال وكان ذلك سبب من الاسباب في تزحزح الصخره تزحزحت الصخرة بحيث لا يقوون على الخروج تقرب الثاني ببره لوالديه تزحزحت الصخره قليلا تقدم الثالث بامانتي أنا لي اجراء عمال دفعت الاجره لاحدهم استقل الاجره راها قليله انفرض ذهب اخذت هذه الاجره القليله نميتها صارت حر صارت جر صارت بقر صارت ذهب صارت فضة أنا أنميها لهذا الذي استقلها. جاءت إليه يوما وقال يا عبد الله اعطني حقي. قلت إذا بلا هذا الحر والزرع والبقر والغنم خذه. قال يا عبد الله لا تفاز بي أنا أريد القليل الذي كنت كرهته ففي ذلك اليوم قال لا والله هذا حقك فذهب واخذ الذهب والبقر والغنم والحار والزرع وتقرب الى الله بهذا العمل والله انه لعمل صالح اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك خالصا لوجهك فرج عنا ما نحن فيه واذا بالصخره تنفرد فرجها عالم الغيب والشهاده لا اله الا هو فامراه ابراهيم شاره عليه السلام دخلت تتمتم تتمتم فالجي إلى الله وجرب اللجوء إلى الله والله ما مثل اللجوء إلى الله تعالى لأن الله تعالى يقول وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ادعوني أستجب لكم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون إن كانت أصنام حجار غافلة، كرافل شمس قمر غافل، صالح في القبر، والله في نعيم عند الله لا يلتفت لنا، ولا يدري عنه، في جنات وارفة عند الله تعالى، ليس له دخل فينا، ولذا اللجوء إلى الله، لجأت المرأة إلى الله، ولما لجأت إلى الله، كانت النتيجة التي تسمع، ولقد حدثتك غير ما مره ان خليفة دعت شافعية رحمه الله يريد ان يقتل الامام الشافعي. الامام الشافعي افتى بفتوى هذه الفتوى ما نسبت الخليفة هاتوا محمد بن ابريس الشافعي ضع النط نط جلب هذا الجلب يوضع عليه من يقتل حتى اذا ثلاثة دم لا يقع على الوساد وعلى التعتراس يقع في النط دعية ده السياف يقتل محمد بن إدريس الشافعي دخل محمد بن إدريس الشافعي وهو يلظ على الله يلح على الله يتمتم يقْرَع باب الله لكن قرأ باب الله بسر كما قلت لك القلب لا بد أن يكون بينه وبين الله علاقة صادقة وأما إذا لم تكن علاقة مع الله كواقعنا اليوم نبعو أربعين سنة خمسين سنة يا رب اليهود يا رب والله ما في فائدة الطعام حرام الشراب حرام الغذاء حرام أعمالنا كأعمال اليهود وأشد كيف يستجاب لنا رب أشعة أخبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومسابه حرام وغذية بالحرام الأموال في البنوك واستثمار وما إلى ذلك ونأكل الربا ونقول الله غفور رحيم ولهذا لا يستجيب الله تعالى منا جاء بإبراهيم محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله تعالى عليه فلما أقبل على السلطان على الخليفة وإذا بالخليفة يقوم من فراشه ويستقبل محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله تعالى عليه ويجلسه بجواره وصار ينسه ويكلمه لعلنا أزعجناك لعلنا انتهت الجلسة خرج الإمام الشافعي لم يصدقه الحاج استغرب أيش هذا يا محمد النبیري؟ أنا ذهبت إليك ليوثابث وترسخت على الأبعد وإذا بالخليفه يفعل كذا كذا. فقال أنا تركت باب الرب اللهم أنت غياثي في كغوث وأنت عيادي في كعود وأنت ملادي في كألود يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له مقاليد الفراعنه أجرني من خزيك وعقوبتك وعد علي بخير منك يا رحمن الخليفه يستطيع والله لا يستطيع ما دام انه قد عاد بالله ولجا بالله وهو صادق في لجوءه الى الله تبارك وتعالى فقام ابراهيم عليه السلام الى الصلاه توجه الى مولاه واقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد أقرب ما يكون عبد إلى ربه وهو ساجد مصيبة حلت بإبراهيم عليه السلام وبزوجه ساره عليها السلام أما ساره فإنها قد توجهت إلى الله وهي تساق إلى هذا الجبار الطاغية وأما إبراهيم عليه السلام فإنه قد أقبل إلى ربه ومتى ما أقبل العبد وكبر أقبل على الله أقبل الله تعالى عليه فإذا انصرف عن الله انصرف الله عنه أقبل إلى الصلاة لأن الله تعالى يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاسعين فلما دخلت عليه لم يتمالك أنبسط يده إليها فقبضت يده وأصابها سَلَلٌ من الرب قبضت يده قبضة شديدة، فلما رأى أن اليد قد يابست وقبضت، علم أنه لم يقع ذلك إلا لأنه تعرض لهذه المرأة الصالحة. قال لها: ادعي الله جل على أن يطلق يدي، ولا أضرك. ففعلت، والمؤمن غر كريم. ما دام لا يصيبني بشيء، سالت الله جل على أن يفرج عنه فرج الله عنه في الحال وأجاب الله تعالى دعوتها ولكن الشرير عاد فقبضت أشد من القبضة الأولى فقال لها مثل ذلك ففعلت فعاد الثالثة فقبضت أشد من القبضتين الأوليين إذا سالت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. أجيب دعوة الداعي إذا دعان إني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي واليوم بي لعلهم يرسلون والعبد إذا دع الله لا يخلو دعاء من ثلاثة أحوال إن أن يستجيب الله له في الحال يعطيه سنة وإما أنه يؤجل إلى يوم الخيامة واما ان تكون هناك مصيبه اراد الله تعالى ان تنزل على هذا العبد وكان قد قدر في الازل انه سيصاب بمصيبه الا اذا دعا فاذا دعا ورفع يديه واذا بالمصيبه تنزل واذا بالدعاء ياتي ويرفع المصيبه المصيبه تقول انا معمور بالنزول عليه الدعاء يقول انا مامور بان ارفعك فيظلان يتعالجان الى ان تقوم الساعه لا يصاب بشيء هكذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه فقال ادعي الله أن يطلق يدي فلت الله ألا ففعلت وأطلقت يده ودعا الذي جاء بها فقال له إنك إنما اتيتني بشيطان ولم تَأْتِنِي بإنسان أخرجها من أرضي وَأَعْطِهَا هاجر قال فأقبل التمسي فلما راها ابراهيم عليه السلام انصرف من صلاته طيلة الوقت هو يصلي ينادي الله ويقرأ باب الله ويسال الله تعالى لانهم اعرف الناس بالله ولانهم اقرب الناس الى الله والنبي عليه الصلاه والسلام كان اذا حجبه امر اذا شد عليه امر يقول لبلال ارحنا بها يا بلال ارحنا بها يا بلال أقم الصلاة حتى نصلي حتى نأنس ونكون مع الله تبارك وتعالى أولئك الذين عرفوا الله وأولئك الذين علم الله تعالى صدقهم فإذا ما ناجوا وإذا ما دخلوا عليه بكلياتهم أجاب الله تعالى دعاء. إن عروة بن الزبير أخى عبد الله بن الزبير ذهب إلى الشام فأصابه مرض الأقلة سرطان هذا المرض اكل بعض اصابعي قيل لو يقطع الرجل من الكعب ابى واذا بالمرض ينتشر حتى بلغ الى الساق قيل لو يقطع الساق حتى لا يصل الى الفخذ ما فعل واذا بالمرض استمر جاء الطبيب واستاذنا اهله نريد ان نجري العملية لا بد من قفع الرجل وإلا فإن السرطان يسري حتى يقتله وافق عروة على اجراء العملية والعملية بابرة من مخدرة حتى يعمل كل شيء وهو لا يشعر لا بقدوم ومنشار الطبيب استشار آل عروة عن الوقت الذي ترون أننا نجري العملية فيه أي وقت أنسب قالوا أنسب وقت إذا كبر واستقبل الله ودخل في صلاة مع يا إخوان عباد الله الذين هم عباد الله حقا لا امثال زيد وعمر وبكر وخالد عباد الله عرف الله وكانوا مع الله فكان الله معهم دخل عروه في صلاته وجاء الطبيب وأجرى عملية وإذا بعروة يغمى عليه وينتهي من العملية وهو لا يدري أن الرجل كان يأتي أخذوه على غرة إذا دخل في الصلاة لا يلوي إلى سيء وإنما يقبل على الله بكليته نحن نسمع هذا الكلام ونقول اسمع الخرافات هذه بالله أنا ناموس والله إذا خبطت أقوم أخبطها أقوى حتى لا تعود مرة ثانية ولا ثالثة وعندما تدوي أنا أعرف من أين تدوي من اليمين واللسخمان وهؤلاء قوم إذا أقبلوا على الله وصاروا مع الله لا يلتفتون إليه إن إبراهيم كان مع ربي حتى أتت زوجه فقال لها مهيم أعطيني الخبر إيش الخبر؟ لعله ما أصابك بسوء هذا اللعين. قالت خيرا كف الله يد الفاجر وأخذ وأخدمني خادمة أعطاني هذا الفاجر خادمة الخادمة هذه هاجر أم إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عاد إلى فلسطين ساره لا تلد. أذن السارة لإبراهيم أن يتسرى بهاجر وهبتها له تسرى بها ولدت له إسماعيل عليه السلام غارت سارة ما عندها ولد وإذا بهذه هاجر عندها ولد دخلت الغيره في قلبها وهي كبيرة في السن غاضبت هاجر حلفت لله تعالى أن لا تساكل هاجر أمر الله إبراهيم أن يأخذ هاجر وأن يأخذ الولد الصغير ابتنا من الله لإبراهيم أيضا حتى ينقلهما إلى مكة إلى جبال فاران ركب على البراق أتى بهما إلى جبال فاران وضعهما تحت دوحة شرك لهما ما ترك جراب وثقا فيهما والصلاة فلسطين يا إبراهيم الآين تتركنا بهذا الموضع لا نيس لا أحد ما لوى ولا نظر الله أمره تمر الله أمره فأتمر أنا الله جل وعلا يأمرني بخمس صلوات أصليها في اليوم والليلة والله تعال شوف صلاة العصر ما أصليها مع الناس إلا قرب غروب الشمس وأما صلاة الصبح أبشرك وكلمه البشرى في لغه العرب تحتمل الامرين صلاه الصبح لولا دوام الساعه 7 ما خرجت ولا قمت لان يوم الخميس انا على النوم الى قرب الظهر ما صليت صلاه الصبح لان يوم الخميس ما في دوام وما دام ما في دوام اسهر طوال الليل الى قرب الفجر اضع راسي وانام لا اصلي قبل طلوع الشمس لا أصلي مع الجماعة لا أحضر الجماعة النداء بمسدرات الصوت وبعد ذلك الحمد لله يا أخي الله، بشكر لله أم جعلنا مسلمين الحمد لله إحنا مسلمين ومة محمد وامه محمد على خير وما إلى ذلك هذا الواقع لا بد من أن نضع اليد على موضع الداء لأننا اليوم لا نعرف الداء إلا إذا حركنا إلا إذا نبهنا إلا إذا وضعت أيدينا على الموضع سوضع الأيدي على الموضع لزوما على طالب العلم حتى نستيقظ من غفلتنا من نومنا والله إننا بعيدون إلا إن, أن يرحمنا الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو هاجر ولدت الولاد جاء بهما إلى الموضع قالت الها هاجر عليها السلام لإبراهيم إلى من تدعنا ما جاب الله أمرك بهذا قال نعم قالت اذا لا يبيعن الله امشي لا يضيعنا الله ما بيعهم الله انظر الى هذه الوجوه واذهب الى بكة، الى مكه ترى العجب العجاب الوفود تاتي دائما ونحن في هذه الازمان نرى الحرمين الشريفين لا لا يقل فيهما الخلق ليل نهار الطائرات تنقل معتمر حاج إذا ذهبوا إلى مكة يطوفون بالبيت الذي بناه إبراهيم يصلون خلف مقام إبراهيم يذهبون إلى السعي يرقون على الصفا يعودون إلى المروى كما فعلت هاجر أم إسماعيل لأن إبراهيم دعا ربه ربي إني أسنت من ذرية بواد غير بزرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثَّمَرَاتِ لعلهم يشكرون تجاب الله دعاء إبراهيم وغالب من ترى إنما هو إجابة لدعوة إبراهيم إجابة لدعو دعوه إبراهيم سواء من أقام أو من ولد أو من ذهب أو من أتى وذهب إنما هي إجابة لدعوة إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بعد ذلك ولد السارة ولدت إسحاق إسحاق أبو اليهود والنصارى وأما إسماعيل الذي ولدته هاجر فهو أبو العرب الذين قلت لك إنهم العرب المستعربة قال أبو هريرة بعدما روى هذا الخبر فتلك أمكم يا بني ماء السماء فتلك أمكم يا بني ما السماء تلك إشارة إلى هاجر أمكم يا بني ماء السماء اختلف العلماء في من هم ما والسماء أهم الأنصار أهم جملة العرب والذي يظهر والله أعلم أنهم العرب المستعربة لأن الأنصار ليسوا عرب مستعربة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا خجين بن المتنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما يهودي يعرض فلعة له أعطي بها شيئا كرهة أو لم يرضى شك عبد العزيز قال لا والذي اصطفى موسى عليه السلام على البقر فسمعه رجل من الأنصار فلطم وجهه قال تقول والذي اصطفى موسى عليه السلام على البقر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قال فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم إن لي ذمة وعهدا وقال فلان لطم وجهي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لطمت وجهه قال قال يا رسول الله والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر وأنت بين أظهرنا فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه ثم قال لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله قال ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث أو في أول من بعث فإذا موسى عليه السلام آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس من يونس بن متى عليه السلام قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة بهذا الإسناد سواء قال وحدثني زهير من حرب ساق السند إلى أبي هريرة قال السب رجلان رجل من اليهود ورجل من المسلمين فقال المسلم والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين وقال اليهودي والذي اصطفى موسى عليه السلام على العالمين قال فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرف فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أم كان مما استثنى الله هذه الاحاديث اوردها الامام مسلم رحمة الله تعالى عليه في باب فضائل موسى صلى الله عليه وسلم موسى كليم الله ورسوله من من نسل يعقوب يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام وقد ذكرت لك ان الانبياء بعد ابراهيم سواء كانوا من العرب او كانوا من العجم سواء كانوا من العرب او كانوا من العجم فانهم جميعا من نسل ابراهيم العرب من ذريه ابراهيم الانبياء والرسل بعد إبراهيم كذلك العجم من نسل إبراهيم عليه السلام موسى كثيرا ما ردد القرآن الكريم ذكره وما جرى بينه وبين طاغية مصر فرعون الذي على في الأرض وجعل أهلها يذبح الأبناء ويستحيي النساء عليه لعائن الله لأنه قال له القهان إن ملكه سيزول بسبب ولد من بني إسرائيل وفرعون قبطي ليس من بني إسرائيل على في الأرض وجعل أهلها شيعا فلما بلغوا الخبر بدأ يقتل, ال... يقتل الذراري إذا ولدت المرأة ولدا ذكرا قتلها وإذا ولدت أنثى استحياها لأن الكهان أخبروه بأن الولد من بني إسرائيل هو الذي يزيل ملكه مضت مدة من الزمن وهو على هذا الحال جعل على نسوه الحبال جواسيس من النساء اذا علموا ان امراه حامل اتبعوها حتى تضع فاذا وضعت اخذ الصبي الصغير وقتل هذا نوع من انواع التعذيب النوع الاخر ياتي بالقصب ويامر بان يقطع القصب قطع ويجعل كالسكاكين فإذا أسي بالمراه الحامل دعيت إلى أن تَعْلُوَ على هذا العرش على هذا السرير الذي يُبع من القصر لا تستطيع أن تقف لأنه كالسكاكين فتضطر إلى أن تقوم وتقعد وتعذب حتى تضع الجنين أو تموت ويموت الجنين مضت ود من الزمن وهو على هذا الحال بعد ذلك رأى أن شيوخ بني إسرائيل ماتوا وهلكوا وما بقي من الأولاد البنين إلا القلة فصار يستحي عاما ويقتل عاما آخر أراد الله تعالى لموسى عليه السلام هذا النبي الكليم أن يولد في العام الذي يقتل فيه الأولاد ولد موسى صلى الله عليه وسلم ولكن أمر الله نافل وقضاء الله جل وعلا مبرم وليفعل الطاغي ما يفعل فإن الله جل وعلا غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون يشاء الله تعالى أن يولد موسى وابعت أمه عم الله أخباره لم تخف النسوة الجاسوسيات على أن تبلغ فرعون وقوم فرعون أمر هذا الولد ولد الولد اسمع ما قال الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين هذا أمر الله أرضعيه لا تخافي أرضعيه فإذا خبت عليه فألقيه في اليم ولذا وضعته في تابوت وألقته في اليم هذا إنهام من الله ألهمها الله تعالى إياه وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنِقْذِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فِيهِ في تأخذ الأم ولدها وتضعه في التَّابُوتِ وتلقيه في اليم بالتابوت في, في اليم في البحر صنعت ذلك وبعدما صنعت ذلك تحسفت وتأسفت كيف أفعل هذا الأمر؟ لو مات الولد أمامي على مرأة مسمع مني قبرت الولد دفنت الولد لكن الولد الآن أنا وضعته في التابوت ورميته في اليم ما هذا الأمر هي موقنة بأمر الله وبأن الله تعالى يفعل ما يشاء ويختار لا إله إلا هو ولكن الله تعالى أراد أن تثبتها ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحجمي إنا رادوه الي وداعلوه من المرتلين فالتقطه آل فرعون التابوت وصل الى الموضع الذي فيه فرعون واذا بفتيات خادمات وبنات من آل فرعون يسبحن واذا بالتابوت ياتي يقذفه اليم اخذنا التابوت ظننا ان فيه مال او ان فيه شيء وأتينا به إلى آل فرعون هذا التابوت وجبناه في الامر فتح التابوت وإذا بالولد الرضيع الذي ألقى الله تعالى محبتهم في محبته في قلوبهم بمجرد ما رأت مرات فرعون ألقى الله جل وعلا محبة موسى في قلبها وتجلفت وتوسلت وطلبت من, من فرعون أن يبكي له هذا الولد تجعله القرة عين رضي موسى رضي فرعون عليه لعين الله اقرأ يا اخي ما قص الله تعالى علينا في السور الأعراف الانبياء طه الشعراء وكثيرا ما ذكر الله تعالى امر موسى وفرعون بأسلوب بديع عجيب إن هذا القرآن غاية في البلاغة غاية في الكمال غاية في العلو والسمو قصة موسى يرددها الله تعالى مرات ولكن عندما تقراها في سورة وتأتي إلى سورة أخرى وإذا بزيادة زادها الله تعالى بقصص جميل لطيف اقرأوا يا إخوان قصص الأنبياء اقرأوا هذا القرآن كتاب الله الرسالة التي أنزلها الله تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن اقراه إن شيت كل يوم ردد ثلاثة أيام اختم كلما قرأت والله لا, لا, لا تمل والله لا تمن والله إن رددت هذا القرآن لا تظن انك عندما تردد لا ياتي بشيء عجيب اسمع القران من أعجم. إن قره اعجمي ان قراه اعجمي فلذتك به ان قراه عربي الامر كذلك ان قراه مجود كان الامر كذلك كلما سمعت القران وانت الان تقرا فاتحه الكتاب في كل يوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين في كل يوم على أقل تقدير سبعة مرة لا تمل من قراءتها ولا تمل من سماع سماعها بل إنك كلما رددت هذا الذكر كلما رددت هذا القرآن كلما قربت من الله كلما رق قلبك كلما أقبلت على الله كلما أقبل الله عليه كلما كنت مع الله وكان الله تعالى معك لو أخذنا قصة نكاتب قصة بليغ قراناها مرة قراناها عشر قراناها مئة مرة ملناها تأمنا عباراتها ولكننا هذا القرآن الكريم الذي استمل على الخير العظيم الوارث ذكر لنا قصة موسى في عدة سور من, كتاب من كلام الله جل وعلا أتحدى أي إنسان يقول أنا قرأت قصة موسى أو قرأت قصة عيسى أو قرأت ما ذكر الله تعالى في القرآن وإذا به ضعف في الأسلوب وإذا بالأسلوب لا ليس بعظيم وما إلى ذلك إن الله تعالى قد تحدى العرب عندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وعندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان العرب على نهاية من البلاغة على نهاية من البلاغة في ذلك الوقت لأن العرب كانوا في ذلك الوقت لا يكتفون بتعليم الصبي العربية النطق الكلام وهو بين الغاني وإنما يأخذون الأولاد ويرسلون من البوادي يختارون بعض قبائل العرب ويبعثون أولادهم هناك حتى يتعلم السليقة العربية يتعلم الفصاحه البلاغة وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ولد أما جاءت عليمة السعديه المرضعة وأخذته وذهبت به إلى بني مالك ونشأ النبي صلى الله عليه وسلم هناك لأن العرب الأقحاء بعيدون عن المدن لا تختلف, لا, تختلف لا, لا لا يقل أسلوبهم عن العظمة ولا يدخل فيها شيء مثلا دغري سيدة امشي سيدة هذه كلمة انجليزية دخلت العرب لا يعلمونها دغري لا يعلمون ما معنى دغري دغري تركيا لكن الذين هم في البوادي البعيدون عن الحاضرة البعيدون عن المدن يبقون على السليقة العربية التي هم عليها وذلك قبل أن يختلط العرب بالعجم وكان العلماء علماء اللغة العربية أمثال سيبوي نبطوي أمثال بن فارس أمثال بن جني أمثال الجمخري إذا اختلفوا في كلمة من الكلمات العربية أرادوا أن يقفوا على حقيقتها يلتمسون رجلا أتى من البادية عربي يتكلمون معه حتى يضطروا إلى أن يذكر الكلمة التي يريدون الوقوف عليها ومعرفة حقيقتها فإذا نفق بها أخذوا هذه الكلمة وقالوا الوضع كذا وكذا كما قال هذا الأعرابي كما قال هذا الذي يسكن البادية والمقصود من هذا الكلام أن الرب العظيم الجليل لا اله الا هو طمان ام موسى اخذ موسى ترعرع وتربى في بيت فرعون الطاغيه وقع لموسى ما وقع فرعون يعذب بني اسرائيل منهم من سخره في البناء منهم من سخره في الحرث والزرع منهم من في بناء الاهرامات وما الى ذلك موسى حنق غير راضي بهذا الامر وتقع واقعا الواقع ان رجلين اختلفا رجل اسرائيلي ورجل قبطي واذا بالاسرائيلي يرى موسى ويطلب من موسى انعينه واذا بموسى عليه السلام يأتي الى القبطي ويلطمه واذا بالقبط يموت من فعل هذا ما علم من الذي فعل في اليوم يوم اخر واذا بالاسرائيلي الذي اعانه موسى عليه السلام يقتصم مع رجل اخر فلما اراد موسى نعين الاسرائيلي واذا بالاسرائيلي خاف وقال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس علم أن موسى هو الذي فعل وإذا بموسى يخرج ويذهب إلى مدين والقيم بمدين ما شاء الله تعالى أن يقيم واتفق مع الشيخ الكبير على أن يزوجه ابنته على إحدى ابنتي على أن تأجرني ثمانية سنين فإن أتممت عشر فمن عندك وما أريد أن أتشق عليه أقام موسى المدة التي أقام استأذن الرجل أن يذهب ويعود أخذ أهله معه وإذا بالرسالة حان وقتها فيوحي الله تعالى إليه ويبعث إلى فرعون وإلى قوم فرعون ويعود موسى صلى الله عليه وسلم بعدما التمس من ربه جل وعلا أن يؤاثره بأخيه أخيه هارون أشجد به أزري وأشرك في أمري و ويكون الأمر كما طلب ويذهبان إلى زرعون ويدعوان فرعون إلى أمرين اثنين الأمر الأول أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا الأمر الثاني أن يدعى بني إسرائيل ولا يعذبهم ولا يسخرهم فابا فرعون وحصل ما حصل وجرى ما جرى من حوار عظيم كبير من ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا آيات بالغات كل ذلك لم يدع فرعون إلى أن يؤمن بموسى وإنما أراد أن يخرج موسى وأن يقتل موسى وأن موسى جاء بسعر لأن الله تعالى أيد موسى بعصا وأن الله تعالى أيد موسى بآية أخرى هي أن يدخل يده في جيبه فإذا أخرج يده من جيبه وإذا هي بيضاء من غير السلوب العفى يلقيها في الأرض فإذا هي تلقف ما يأتكون آيتان عظيمتان الله جل وعلا حباهما موسى عليه السلام لأن قوم موسى الفراعنه الظلمة الطغاة في ذلك الوقت كان السحر عندهم قد بلغ نهايته التمس فرعون من السحر أن يجتمعوا وموسى واجتمعوا يوم الزينة ووقع ما وقع طلبوا من موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من أمرهم أنها تسعى أتوا بزيبق ألقوا العصي ألقوا الحبال الزيبق يتحرك وإذا بالعصي صارت كالحيات أوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أمتل أعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا سيد ساحر ولا يسلح الساحر حيث أتى ألقى موسى عطاه وعندما ألقى موسى العصا وإذا بالعصى تبتلع الزيبق العصي الحبال وإذا بالسحرة ينظرون وهم يعلمون أن السحر فلاكم أن السحر ليس حقيقة أن السحر انما يسحر عن الخلق العصا التي بيد موسى ليست سحر وليست بشيء مستنكر واذا بها هي هي لم تتغير لم تتبدل القاها موسى بالارض فإذا هي تأخذ كل هذا الخلاص آمن السحرة آمنا برب موسى برب هارون وموسى نقم وغضب فرعون على السحرة لو قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف ولو سلّبنكم في جذوع ولا ولتعلمنّا أيّنا أسدّ عذاباً وأبقى أجابه الشحرة إنا آمنا برب هارون وموسى افعل ما تريد ما نبالي بك انتهى الأمر إلى هذا الحد عاد إلى مكيدة أخرى وإذا بالله جل وعلا يأمر موسى عليه الصلاة والسلام أن يخوض البحر أن يسلك البحر يدخل ويتبعه فرعون يدخل فيهلكه في الله ويهلك من معه وانتهى أمره فرعون عليه لعائن الله لأنه عندما انتفض في اليم رأى موسى سلك الطريق في البحر أصبح يبس لأن الله أمنه قال له لا تخاف درة ولا تخجى اتبعه فرعون وقام فرعون ولما توسط في داخل البحر وإذا باليم ينطبق عليهم ويرى فرعون لعنة الله تعالى عليه العذاب فيقول آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قال الله تعالى الآن وقد كذبت وقد عصيت من قبل وكنت من المسلمين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وكما يذكر علماء الآثار وكما ظنع وضع في المتعب المصري فرعون موسى باقي يأتي الناس لينظروا إليه ويأتي الناس ليدفعوا أموال وينظروا في هذا الطاغيه الذي يقول إنه إله موسى ويقول إن إن إنه هو الذي خلق ابنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب يا هامان ابنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإذا به يعود لعبة للصديان لعبة للسياح إلى يومنا هذا وإلى أن يشاء الله لا إله إلا هو هذه خلافة عن موسى عليه الصلاة والسلام أوردتها لك لأن الإمام مسلم عقد هذا الباب قال باب من فضائل موسى صلى الله عليه وسلم موسى نبي ورسول موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل صلى الله عليه وسلم له فضائل وله مآثر وله كرامات أكرمه الله تعالى بها من هذه المكارم والمكرمات والفضائل ما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عرافا ينظر بعضهم إلى سوء بعض يعني إلى عورة بعض وتريعتنا نحن اليوم تابى ذلك لا يجوز للرجل أن يتعرّب ويغتسل أمام رجل ولا امام امراه ولا يجوز للمراه ان تتعرى وتغتسل امام الرجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تغوط الرجلان فليتوارا فليتوارا كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فان الله ينقض على ذلك ينقض يغضب إذن الاغتسال أمام الرجال الرجل أمام الرجل المرأة أمام الرجل كبيرة من الكبائر الرجل له سوء عورة عورة الرجل من السرة إلى الرقبة من السرة إلى الرقبة يتخذ إزار يدخل الحمام يدخل موضع الاغتسال يدخل برك السباحة وعليه الازار لا يظهرن منه شيء فان ظهر منه شيء الله جل وعلا يمقت ويغضب عليه المرأة امام المراه اذا كانت المراه الاخرى تصد وتذهب تقول وضعها كذا وفرجها كذا وسدها كذا وحالها كذا لا يجوز وبعض من اهل العلم منع مطلقا لا تغتسل أمام الرأة وهل تغتسل أمام الرجل كما يقع اليوم في بركة السباحة في الفنادق ذات النجوم الستة الخمسة السبعة الفندق نوافذه تطل على بركة السباحة يأتي السواح وغير الثواء واذا بهم يغتسلون في هذه البركه التي يعتنى بماءها وتجديده وبعد ذلك سوجد ثره المراه عندما تذهب لتغتسل تذهب تغتسل كما ولدت يوم ان ولدت ليس عليها الا حمالة ترفع ثديها وليس عليها الا ما يساوي اربعه اصابع يستر سوأتها لان منظر السوءه قد ولو كان جميلاً لأظهرته الرجال اللون والناس يحيطون كل من نزل في الفندق له أن ينظر وله أن يسبح وله أن يظهر يذهب مدنية تقدمية وصلى الله على رسول الله فلقد قال قبل أربعة عشر قرن لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جهر لا لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن اذا وقال عليه الصلاة والسلام ولو وجد فيهم من ياتي امه علانية لوجد لو فيكم من ياتي امه علانية ما دام الشرق والغرب النصارى وغيرهم يرون أن هذه مدنية وحضارة ونحن في البلاد الإسلامية الناس يأتون إلينا إذا لابد أن نهي لمن أراد برك السباحة والمرشدات والمرشدين والبرد والنوافذ تطل ولا مانع أن تأتي المرأة عارية تغتسل ونراها هذه حضارة تقدمية وقد وجد فيهم اليوم من يأتي المرأة، يأتي صديقته، يأتي جميلته في الشارع، وتحت الأشجار والناس يمرون، فإذا ما رأى الإنسان هذا المساب عليه أن يمضي ولا يعكر عليه، فلو توقف وهو يقبلها وهو يأتيها وقفها مثلي أو مثلك إيش هذا؟ هذه قلة أدب هذا لا ينبغي هذا الذي تكلم. هو الجاني هو المجرم الذي ينبغي أن يعاقب لما سنع عليه لما يفسد عليهم الحال الوضع متقلب مختلف والله لا تسعد الأمة الإسلامية إلا إذا سارت خلف ركاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وما دام الرقي والحضارة والتمدن والتقدمية أننا نسير خلف أولئك القوم فاعلموا أننا نعود إلى الوراء ولا تقوم لنا قائمة أبدا لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها هكذا قال رسول الله وهل صلح أولها على الجواب ارجع إلى كتب التاريخ واقرأ منذ أن بعث النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى سنة 600 ماذا جرى من تقدم ماذا حصل للمسلمين من عجل ماذا حصل للمسلمين من كرامة إلى أن عادوا إلى الجاهلية ولما عادوا إلى الجاهلية هذا قيسي وهذا تميني وبدأ القتال على عصبية وعلى جاهلية وتركوا هذا السرع وتركوا هذا الكتاب وعادوا إلى النعر الجاهلية نقل الله الأمر إلى بلاد الأندلس فقامت الحضارة الإسلامية في بلاد الأندلس وفي إفريقيا في الشمال الجزائر تونس المغرب دخلوا في الصحراء بلغوا الإسلام في الصحراء أتوا إلى بلاد السنغال أتوا إلى بلاد النيجر أتوا إلى نيجيريا أدخلوهم في الإسلام علموهم قامت دول إسلامية في تلك البلاد حكومة مالي منسى موسى منسى سليمان وغير ذلك قامت دول إسلامية أسكي محمد في مالي ونيجيريا قامت فيها دول إسلامية لأن الله تعالى قال فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليس بها بكافرين ولكننا بحمد الله عادت الصحوه وكلما عدنا الى الله كان الله تعالى معنا وكلما عدنا الى هذا القران اعزنا الله تعالى وأيدنا لان الله تعالى يقول ان تنصروا الله ينصركم ان تنصروا الله ينصركم والله ليست العزه بالمال وليست العزه بالتقنيه والتكنولوجيا وليست العزه بهذه الطقوف وهذه القشور وإنما العزة كما قال الله لله ولرسوله وللمؤمنين إن الخليفه الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه عليه إزار مرقع مرقع مرقع بالقماش وبالجلد وتارثا لا يجد له إزار وتأتي ازر وأرضية فيوزعها على اصحاب النبي ويأخذه ازار ولما كان يوم زمعة استعار من ابنه ازار فلبس ازار ولداج يدي بين الخليفة على هذا الحال ويصعد على المنبر ايها الناس اسمعوا واطيعوا ينبري له سلمان او ابو الدرداء لا سمع لك ولا طاعه لما لا سمع لي ولا طاعه اتت ثياب أخذت ثوبين وتركتنا بثوب واحد يقول عمر وهو على المنبر يا عبد الله بن عمر أنشدك الله هل استعرت هذا منك يقول نعم عند ذلك يقولون لا لك السمع والطاعة هذا الذي يلبس الإزارة المرقع ملك العرب خليفة العرب بلاد العرب كلها تحت حكمي وإمرتي بلاد مصر تحت حكمي وإمرتي بلاد فارس بلاد الروم تحت حكمي وعمرتي يأتي بعد ذلك عثمان رضي الله تعالى عنه أرضاه ويأتي بعد ذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه وتأتي بعد ذلك الدولة الأموية وتأتي الدولة العباسية وإذا بالدنيا برمتها تتبع الخليفة العربي المسلم الذي يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان ما كان وبهما كان كما قال الله فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا لا عزة للمسلمين ولا عزة للعرب بخاصة إلا بهذا القرآن إذا حادوا عن هذا القرآن إذا تركوا هذا الكتاب والله لا يبالي الله تعالى بهم فينقل الله الأمر إلى غيرهم ومتى ما علموا أن المسؤولية عليهم وأنهم رجال هذا القرآن وهم حملة هذا القرآن وأن الله أنزل هذا القرآن بلغتهم وجعل هذا القرآن وديعة عندهم إذا تموا بهذه الوديعة سادوا وأفلحوا ونجحوا والله المستعان إن موسى صلى الله عليه وسلم اغتسل وكان لا يغتسل عريان لا يغتسل عريان آباه قومه فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر آدر الهمزة الممدودة والدال والراء يعني يعنون أن خصيتيه كبيرتان وبراه الله مما قالوا متنبي نبي ورسول الأنبياء والرسل الله تعالى طبعهم على أكمل خلال وعلى جميل الصفات ليس بهم عيب واللكنة التي جرت لموسى عليه الصلاة والسلام لم يخلق بها وإنما وقعت لموسى اللكنة التي كانت في لسانه صلى الله عليه وسلم أن فرعون خاف مرة من هذا الغلام الصغير فأراد أن يختبره أهو الإسرائيلي الذي يزيل منك أم ماذا فأتى بتمر وجمر يختبر إذا أخذ التمر دل على أن هذا الولد المخلص منه وإذا أخذ الجمر فلا وإذا بموسى عليه السلام يضع يده على الجمر ويرفعه إلى لسانه وإذا به يتأثر فصارت اللغة ولذا طلب من الله جل وعلا بعدما ارسله اجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اسجد به اجري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا الله ايده باخيه لان موسى عليه السلام لا يفطح وربما انهم يذمونه يعيبون فايده الله تعالى باخيه هارون وصار نبيا معه اذا موسى ليس ادر عليه الصلاه والسلام فذهب مره يغتسل في موين موضع فيه ما قليل ووضع ثوبه على حجر وتعرى لانه لا يرى أحد فلما اغتسل أراد الله تعالى أن تكون هذه المعجبة لموسى وضع ثوبه على حجر وموسى خالي ليس عنده أحد وإذا بالحجر يسر وعليه ثوب موسى الحجر جعل الله فيه قوة انا وانت حجر تراب انا وانت من تراب خلاصه الطعام الذي كان من تراب صار الدم مجموعه في ثمانيات اخرج الله منها المن للرجل من والمراه جعل الله تعالى رغبه في الرجل والمراه ان يلتقيا يخرج من هذا ما ومن هذا ما المن يدخل في الرحم يبقى ما شاء الله أن يبقى بعد ذلك يصير علقة يصير مضرة بعد ذلك خلق من الله وخلق من هذه العلقة والمضغه وإذا بي وبك يوم أن خرجنا من الآب من الرحم ننطق نتكلم يحبو يجري فهكذا الحجر إذا جعل الله تعالى فيه القوم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الأمر أمره لا تستغرب هذا الأمر ولا تستبعده أولا لأنه خبر الله الذي بيده أزمة الأمور وأنا قربت لك الموضى الأمر وقلت لك أنا أصلي من تراب وأنت أصلك من تراب ومع ذلك جعل الله تعالى هذا المخلوق الذي ينطق ويتكلم ويجري ويحبو ويرقى وينزل ويصعد ويخترع كهرباء وطيران وفضاء وتذهب سفن فضاء وتبقى أربعة عشر شهر أربعة عشر عام كل ذلك إلهام من الله وتعليم من الله له ليخترع هذه الأشياء أقول مرة أخرى لا تشك إذا صح الخبر إذا صح الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فإن هذا الحديث في أصح كتاب أصح كلام بعد كلام الله أصح كلام بعد كلام الله كتاب يسمى البخاري وكتاب آخر يسمى صحيح مسلم صحيح البخاري وصحيح مسلم رجل بخاري لما فتحت البلاد ما وراء النهر بقرب سمرقن يوجد بلد سمى بخارى نشأ منه هذا الرجل تعلم هذا الرجل بعدما دخل في الإسلام درس حديث رسول الله أصبح حافظ نابغة استطاع من أن يجمع ستمائة ألف حديث لرسول الله حفظها اختار منها أربعة, أربعة ألاف حديث وزياده بدأ في تاليفها في روضة النبي عليه الصلاة والسلام نظر الناس إلى هذا الكتاب فقرروا وأجمعوا على أن ما في هذا الكتاب أصح كلام بعد كلام الله ويليه هذا الكتاب الثاني الذي بأيدينا واسمه صحيح مسلم مسلم نيثابوري أيضا من جهة أزبسكستان لا إله إلا الله الله أعلم حيث يجعل رسالته كتابه هذا يلي كتاب البخاري إذا كان الحديث في البخاري ومسلم هذا أقوى شيء. إذا كان في البخاري فقط قوي في المسلم قوي إذا الحديث صحيح قوي لست أنا ولا أنت الحكم الذي يحكم بأن هذا صحيح أم لا هناك أشخاص فطائل علماء كبار عظام الله جل على خدم خلقهم لخدمة حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بمجرد ما يقرؤون الحديث يعرفون علله يعرفون احكامه وما الى ذلك كما قال القائل فللحديث رجال يعرفون به رجال يعرفون به يعني لحديث النبي عليه الصلاة والسلام رجال الله خلقهم لخدمة حديث رسول الله فللحديث رجال يعرفون به وللدواوين حساب وكتاب الدواوين السجلات الوزارات المصالح يوجد هناك هذا محاسب وهذا مأمور مستودع وهذا كذا لكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى في شأن القرآن إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون حفظ الله حديث رسول الله لأنه بيان لكلام الله تبارك وتعالى الحديث صحيح يا أخي فر الحجر فجمح بالحاء أو فجمع بالعين كل ذلك سواء فجمح موسى بأثره صار موسى صلى الله عليه وسلم يجري خلف الحجر وينادي موسى الحجر ويقول موسى يقول ثوبي حجر, ثوبي حجر يعني ثوبي يا حجر يخاطب جماد يا موسى هذا جماد ليس كبقيه الجماد هذا جماد يهرب جعل الله فيه قوه اذا يخاطب كما يخاطب العاقل لانه انفر جرى موسى ليس بغبي موسى موسى رسول الله عليه الصلاه والسلام يرى حجر جامد يجري وبيد موسى عصى صار موسى يتبع الحجر ويضرب الحجر كما يضرب العقلاء حتى يقف ما دام فيه قوة أن يهرب لا بد أنه أيضا يصاب بأذى فإذا أصيب بأذى توقف وكف لم يقف الحجر حتى أتى إلى ملأ من بني إسرائيل ولما وصل إلى الملأ من بني إسرائيل وقف الحجر ورأ الناس موسى عريان عليه السلام ونظر إليه. وإذا به ليس بآدر أنت يا ليست بكبار قالوا لا موسى ليس كما قلنا وإنما هذه أذية أَذِينَا موسى حتى نظرت بَنُو إسرائيل إلى سوءه موسى مضطر موسى عليه السلام ما فعل ذلك عمدا وإنما مضطر ما كان عليه رسول الله يغتسل في حجرته ويغتسل مع جوجه والباب موصد واذا عليه إزار، وعلى زوجته إزار. قالت عائشه رضي الله تعالى عنها كنت اغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يرى مني ولا ارى منه فكان لا يرى مني لا يرى سواتي اباحها الله تعالى له ومع ذلك ادب ثاني عالي ولهذا الإسلام نهى الرجل إذا أتم راته أن يتعرى وأن تتعرى المرأة عليه أن يجعل ستار شرسة وأما أن يتعرى وهي تتعرى كالعير هذا ليس من الأدب الإسلامي إن الإسلام له آداب إن الإسلام له مثل إن الأسلام له أخلاق يدعو معتنقيه إلى أن يتأدبوا بهذه الآداب وهذه الآداب والله وبالله وتالله لا تعرف من كتب التربية علم النفس، فإن كتب التربية علم النفس شقشقة وكلام فارغ وليس بأدب، وإنما يُعرف الأدب من كلام الله وكلام رسول الله وأصياء الله والصالحين من عباد الله، فمن أراد الأدب ومن أراد الخير ومن أراد النبل وأراد الفضل وأراد الكرامة عليه بكتاب الله عليه بسنه رسول الله عليه بأخبار الصالحين الأبقياء الذين زكاهم الله وأما جنجك رسو ما يعطينا بأدب نافع أبدا وأما بسمارك وثارتر وكارتر وكارتر وجودي إنسان وجودي يعظم وجل وتنسر كتبه هذا سارتر سار نظريه نظريه الوجودين ما نظريه الوجوديين يعني اننا نبقى كما اوجدنا الله من قبل من اراد ان يمشي عاريا يمشي عاري من اراد ان يلبس يلبس من اراد ان يجامع امراته في الشارع يفعل من اراد ان ان يضع شهوته في شاب في رجل ما ما نلومه لاننا وجدنا هكذا ولا بد ان نبقى على هذه الوجودية وديننا ليس على هذا الحال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع أولادي بنين وبنات إذا ناموا في الحجرة نفرق بينهم في المضاجع هذا له سرير له مرتبة هذا له مرتبة بعدما بلغوا السابعة عندما بلغوا السابعة صاروا مميزين يعقلون يعرف هذا ذكر وهذا أنت وأعرف أن هذا سدي وهذا كنة لا يحتك باختي التي حرمها الله تعالى عليه هذا ديننا وشرعنا الذي ارتضاه الله تعالى لنا لكن نحتاج الى ان نرجع الى هذا الدين الى هذا الخلق الى هذا النبل الى هذا الفضل لنقراه من مصادره ولكن اذا ذهبنا الى امر اخر الى كتب التربية وعلم النفس كتب التربية وعلم النفس والله نكون بعيدين عن ادب المصطفى صلى الله عليه وسلم لعل قائلا يقول لي أخبرنا ببعض الكتب عمنا نعود و...